بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب مذكرانه للألباب وأودعه من البدائي العجاب العجاب حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وصانه من شين اللحن المحر ومن كل ما يشترى آيته الباقي امتداد الأحقام ووعد بكشف ما يشهد في كل باب لله أنزل على وجعله وفصل كل على لحقيته كل من من ومن عبد هدى وأودعه ووعد ونصبه آيته شين يشترى يشهد في بكشف وطروق صدق لقوله المجيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم أ ن ه الحق أ و ل م يكف ي بربك أولم يكفي بربك أ ن ه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه الوحية الوحية الوحي وتنزل على تلق على تلق فرقانا قرآنا فرقانا ربه ربه ربه بين من من من من يده و ذ و ن ب إ ذ ن ه ك ت ا ب وديوانا وبني صرحه سامقا بنيانا وتعهده حتى استوى على سوقه وسعد الدنيا ب أ ن و ا ر شروقه فجزاه الله عنا خ ر ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أ م ت ه اللهم آ س ي ل وسيلته الفصيله وبعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم صل على سيدنا محمد في ا ل أ و ل ي ن وصلى عليه في ا ل آ خ ر ي ن و ص ل عليه في ا ل الأعلى إلى يوم الدين صلاة م يوم د ى ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين وبعد الفنون وفن وفن محور بفن البيان وفن المعاني وفن البذيع المعاني المعارف تندرج فإن الثلاثة المسمى ثلاثتها المسمى شجرة تحت ب ب ل ا غ ة الكتاب ثم إ ن ه س ب ق معنا أ ن علم المعاني غ ر ض منه والقصد ا ل أ س ا س صون ت أ د ي ه المعاني من دخول الخطأ فيها من تطرق الخطا و ا ل غ ا ي ة من علم البيان هو التعريف بصور أ د ا ء المعاني ا ل م خ ت ل ف ة في مستوى وضوح ا ل د ل ا ل ة بحسب المقام مقام ا ا ل خ ط ب يبقى لنا التعريف بالعلم التالت وهو علم البدائع أ و علم البديع علم يخدم الجهتين أ ي علم المعاني وعلم البيان والغرض منه التعريف بوجوه التحسين جماليات البديع التي ترقى بالمعاني إ ل ى غ ا ي ة ه ا وبالبيان إ ل ى تمامه ولذلك ن ج د في البديع ضربان أ و ضربين ضرب ا ل أ و ل يهتم باللفظ ضرب الثاني يهتم بالمعاني فمن م البدائع يهتم ا ا ل ل ف ظ ي ة ما يسمى ب ا ل ج ن ا س ب أ خ س ا م ه ومن البدائع ا ل ل ف ظ ي ة ما يسمى ب ا ل ف ا ص ل ة وعلمها س ج ا ع ا ت النطر مطلقا وفي ا ل ق ر آ ن فواصله ومن البديعيات المعنويه ة و ي ا ل ك ث ي ر ة جدا اللف والنشر والاستخدام ا ل ت و ر ي ة الاتباع التفويق ا ل م ش ا ك ل ة ا ل م ط ا ب ق ة وقد أ ن ه ا ه ا ابن أ ب ي ا ل إ ص ب ع في كتابه بدائع ا ل ق ر آ ن وتبع و كتاب نفيس في بابه حري بدائع ط ويطالعه ا العلم ل مطالع ل ب أن يقتنيه مطالع في غاية ق ة و ل ت ت ا ل ق ر آ ن لابن أ ب ي الاشرع أ و ص ل صنوف البدائع في ا ل ق ر آ ن إ ل ى م ئ ة صنف وجعلها من الوجوه التي يتطلب منها ذوق الاعجاز ع ج ز أن هنا يذاق ا ل فكانك اذا في البدائع ت ق ر أ علم البيان في قمته وعلم المعاني في تمامه وغايته وقبل أ ن ن ب د أ إ ن شاء الله على سرقتنا في ا ل ا خ ت ص ا ر والاقتضام لأن مثل الحلاقات لا للبسط علوم يسموها هذه الكثير هذا الكتاب التي لا يكاد أحد يحيط بها وقد تستسع بها يكاد في الذي يحيط خصوص علوم يقول لولا أ ن ن ي حصرت نصرها ولففت منتشرها ل أ ن ا ف ت على ثلاثمائه علم ولكنه ا ن ا في ثمانين نوعا من واعي العلوم إ ذ ا ن ب د أ إ ن شاء الله بالتعريف بالبجيعيات ا ل م ع ن و ي ة لانها هي ا ل م ق ص و د ة بالتاج وسنقتصر على مقتصر على المختصر الا ن ظ ا ر ح ا ج ة إ ل ى غيره وقبل الشروع إ ن شاء الله بقي علينا مسالتان بسيطه فيما سبق ذكرني بهما بي احد طلبه م س ا ل ة تتعلق بالتعريض وعلقته بالكنايه ة الكناية ودتا و مضت المختصر المختصر كنايات باب القرآن معكم نرأى نرأى في في في ي ل ب ش ا ت ك ن ا ي ة والتعريض ع ل ا ق ة ب ا ل ك ن ا ي ة قد تلتبس م ر ة معنا أ ن ا ل ك ن ا ي ة هي رفضون دلاله لازمه م ع ن ا مع جواز قصده هذه قصده بينه وبين المجهز كسمها فيها الكلمة الثانية جواز الكناية إلماح مع وبين يفترق تعريض تعريض أو فيه الماح وتعريض أ ي د ل ا ل ة من عرض الكلام أي من جانبه و إ ل ا فكلامه ي موضوع في معناه الاصلي أ ص ل لكن للتلميح لغيره ي في ل ل ل ت م ي يجيء ح ب ا ق ا ا ن ف لكن م يوضع أساس م ل ك ا ي ة للتلميح د ل ل على لازم ل ل ا معناه وإنما جاء في معناه ة في لغيره ومقاصد التلميح الكتاب التي التلميح نريد في عليها هو أ ن التلميح قد يكون في مقام الذم وقد يكون في مقام التنويه والاعظام عكس وقد يكون في مقام الجدال بالحسنى وهو النحو, النحو, النحو بالخطاب في اتجاه التلطف واستدراج المخالف إ ل ى الفيئه والرجوع ونمتل لا بما ممتل به صحيح وصدق في خصوص الاعظام متل بقول, بقول الله جل في علاه في حق نبيه ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم قال سيدنا الله بن عباس هذا من تفسير السلف بعضهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلام الله ورفع بعضهم درجات ولم يقل محمد ف فك... أو ك أو ن عر... المح تعريض تعريض باللمح إ ل ى ف ض ي ل ة المسمى بغير ا ل إ ل ن عن اسمه ل أ ن في ا ل إ ب ه ا م معنى ا ل إ ع ظ ا م اصلا ل إ ب ا م أ قد يقصد به الاعظام اذ غشيه من اليم ما غشيه اذ ي خ س ي ا ل س د ر ة ما ي خ ش ى ف ا ل إ ب ه ا م قد يقصد به ا ل إ ع ظ ا م بعضهم أ ن ه لا يمتل واحدا و ا بل يمتل و ا جمله من الرسل صلى الله عليه وعلى وقد ع ل ذلك ى و يكون التعريض ل ل د م ويكون أ ح ي ا ن ا أ ب ل غ من التصريح لتنذر ل من كان حيا ففيه تعريض بالذين لا يقبلون الذكر ب أ ن ه م موتى لكن ليس فيه تصريح لتنذر من كان حيا أ ي لتنذر المستجيبين من, من القابلين للحق مستعدين لتلقيه و أ خ د ه ولكن في قول لتنذر من كان حيا ف ي تعريض ب أ ن هؤلاء ليسوا احياء الذين لا يستجيبون ولا ينتفعون ب ا ل د ا ء ولا يقبلون ا ل إ ن ذ ا ر م و ت ى من طرف خفي وفيه التلميح للاستدراج ا س ت د ر ا ز الخصم أ و التلطف به وقد م ت ل لها به لان ش ر ك ت لاحبطن ي عملك هذا فيها التلطف والاستدراج استدراج الخصم س ت د ر ا ا ج لكي يسلم لان ش ر ك ت لاحبطن ي عملك هذا النبي صلى الله عليه النبي بالعصمة قوة العصمة عندنا الاتفاق الأنبياء صلى وسلم على منزعه أن أن يشرك قوة معصومون من ا ل ك فكيف ر ي ا ت ق و لو ان م ع ا معصومون من ا ل ك ف ر ف ك ت لجاه ك ت ي أ التحذير ل ي ن خرجت ع ن ليحبطن عملك هذا ليس ا مقصود قصد غير رسول الله إ ذ ا الخطاب له والقصد غيره هذا تلميح تلميح في معنى الاستدراج ل أ ن الخصم إ ذ ا كان م خ ا ل ف لك غالبا ما يستنكف عن أ ن تخاطبه بالتهديد على هذا النوع ح ق اياك قولك أعني أ س م اعني ص و ر ة الخطاب أ س م ا ع ي يا ز ا ر ه القصد من الخطاب ل ي ن ا ر ك ت يا محمد على نبوءتك وجلال قدرك و أ ن ت من أ ن ت ليحبطن ا عملك إ ذ ن ي ا ويل من دونك إذن لا في تلبعين إ ذ ا ليس القصد بالمعنى أ س ا س ا إ ل ى ظاهر اللفظ ولكن المقصود هو التلميح إ ل ى غيره ف إ ذ ا قالوا خطاب النبي خطاب ا ل أ م ة في شخص نبيها اقوى صور الخطاب حين تسمع مثلا يا أ ي ه ا النبي اتق الله إ ذ ا ح م ل ن ا على ا ل أ ص ل معناه انه نتصور أ ن النبي خال عن التقوى كلا ن أ و جزءا عن ي عن أ ص ل أ و فضل إ ذ لا يصح أ ن يخاطب ب ا ل أ م ر محصله و إ ل ا لكان ت ح ص ل حاصل الممتاز ل م م ت لا يقال او يتقل ا ل هذا ه اللهم الى ان يجيء من ب ا ب ي ت ب و ت على ذلك و د م عليه وهذا فيه ايضا تجوز و ل نذهب و الى إ التجوز إ ل ا حين نعدم, نعدم تخريجا على ا ل و ج ه الحقيقي إ ذ ا لنقل و إ ن خطاب ا ل أ م ة من خلال نبيها أ ق و ى أ ل و ا ن الخطاب ل أ ن ه إ ذ ا كان النبي لا يعفى من هذا الخطاب فهل تتصور أ ح د غيره يعفى من خطاب في موضوع التقوى لا بدا ثم من ج م ل ة المسائل في التلطف وما لي ل ا اعبد الذي فطرني و إ ل ي ه ت ر ج ع و وفي ا ل ح ق ي ق ة وما لكم لا تعبدون الذي فطركم ل أ ن الرجل م ؤ م ن هو ا ه نموذج ل ل إ ي م ا ن في أ م ة م خ ا ل ف ة لشراعات ع ل ي فحين م وما ن يقول ما لكم الايمان ي يمثل فطركم هو كأنه ل م ة ف ليقول ل ي وما لي أنا يعني ما لكم أنجم فطركم لا الذي تعبدون ب ص ي غ ة كانه يخاطب نفسه في شخصيه ا ت ه راقما ما يسمى ب تلطف مع المخالف هذا يقول ك ذ لك ما هذا تملق لعندنا كل أ ل و ا ن الرفق في عرف أ ه ل العنف تملق و م د ا ه ن ة والدول ة ت د ي ن خ يدينون ه ن ت م ح ف و ظ ة عندنا في حين هذا الرفق نبوي هو ا ل ق ر آ ن وكتاب النبوءه وكتاب الصدق والحق ف إ ذ ا لمت فم ه يا اخي هذه ا ل أ ل و ا ن من الرفق النبوي وعددت محمدا من ج م ل ة المداهنين حاشاه فياويلك و ي ا و ي ل م س ل ا ك ك ع ب د هوى و م ؤ ل م ل ه ومؤله, ومؤله, ومؤله صنم ي ا ع ت ب ا ر معين ومين يجي قل لا تسألون عمه أجرمنا ن ولا نسأل سمى أ ل ع ا تعملون النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال هذا اعتراف من النبي ب أ ن ه يتعاطى ا ل إ ج ر ا م ولكنه نزل عندما يعتبرونه منه إ ج ر ا م ا فقال هب انا ف ع ل ه إ ج ر ما نفعله ماذا تسليم لي جادة أ نفعله نسأل عن ما تعملون اجراما أ ن ت م تعملون الصالحات ونحن على اعتقادكم نفعل خلافها توجيه, توجيه في غير محل التوجيه. تجيه غير مساقية كاننا في في ندوة والولاء والله تبارك وتعالى هو ن ي ع ا س ب أ ن ب ي ا ء ه القمم من الهداه بما يرقيهم تمس له ى أخرى ل ذلك ولان العتاب يكون على قدر القرب وهو دليل حب وعلى قدر القرب لولا أ ن تبذناك إ ش ع ا ر للنبي ب م ن ة الله عليه في الهدايه وهذه حقيقه بالمنة عليه في فكان فيه د ع و ة إ ل ى ان يبقى رسول قريبه من ربه وهذا هو د ا ئ م ا ولولا أ ن تبذناك لقد كدت تركن اليهم ش ي اذ لا اذقناك وفعلنا ل ن هذا خطاب ل ل أ م ه ن تنحرف في أ و ق ا ت التي قد تكون الدواعي للانحراف و ا ل إ غ ر ا ء ش د ي د ة ا ت ب ت ف إ ن ا ل م ح ن ة إ ذ ا ترادفت كانت م ب ش ر ة بفجر المنح القريب م ولانه لا ينبغي أ ن مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منه أ ب د ا حتى محن من النبي صلى الله عليه وسلم كان م ن ه كان منه, منه باجتهاد يرى فيه وفق ما علمه الله أ ن ه ا ل أ و ل ى ف إ ذ ا سدد وجاء العتاب انتهى النبي صلى الله عليه وسلم م ا ق ف ذ ل ك ما يقال فيه م خ ا ل ف في جانب النبوءه او حتى تحت ى ت عنوان العصيان ليس هو عصيان بالمقاس بالمقاس ا ل و ا ح ا ل م ق ا س الشرعي ابدا انظر إ ل ى م خ ا ل ف ة آ د م كانت نسيانا ولم تكن بقصد و ب ش ه ا د ة الله ولقد عهدنا إ ل ى آ د م من قبل فنسي ولم نجد له عزما أ ي قصد ا نسيان و غير قاصد ي لله ك ن ل إ ن يقول ل ع ب د ه آ د م ونبيه عصى آ د م ولكن لا يجوز لك أن تقول أنت ن تقول و عصى آدم م إ ان يزوج أ ت ق ر أ ه ا في الكتاب تنبيه من المتنبيه ومسقي بالخطا أ مسقي ب ل خ ط أ نباته في مقام ا ل أ د ب ي ا ت و م وفق إ ل ي ه من لحن القول و م ع ذلك فلا ن س أ ل المتنبي عن أ ح و ا ل ا ل ص ل ا ة و أ ح و ا ل ا ل ع ب ا د ة وفقه العقود هي من الفوائد التي يقصد, بالتعريض أو يقصد بفن ا ل ت ع ر ي يقصد ض أو ب التعريض المحا اليها او هي ا ل م ق ص و د ة منه اساسا فلا يقال دي م س ا ل ه ان يقول أ ح د المفسرين من اهل ا ل ب ل ا غ ة فعرض بهم عرض بهم أ ن اشار أ إ ل ي ه م في عرض الخطاب وهذا ما يسمى بالخطاب في التلميحي يكون أ ح ي ا ن ا أ ش د وقعا من ا ل م و ا ج ه ة ش د وقعا في باب ا ل د م و أ ش د إ ش ع ا ر ا و إ ح س ا س ا في مقام ا ل م ت ح كم يحس صلى الله عليه وسلم ويعلم أ ن ه المعني ببعضكم ورفع بعضكم كم يحس النبي صلى الله عليه وسلم م يعلم أنه المعني بتمام بمقام بكلمة هو أنه والله العلو علوه يكني يعرض يعرض تعالى ع ب ك ض ل أ ن ه ص كان التواضع م مقام ا في ك ا نفسه كان ن يقدم على أ س ا س أ ن ه هو ذلك النبي الذي حاز التواضع من كل جوانبه ش و ف و ا ي ع ر ف و ا أ ن ا النبي أ ن ا ا ل ل ب ي ن ة و أ ن ا خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء مثلي ومثلكم ومثل ا ل أ ن ب ي ا ء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا ف أ ح س ن ه و أ ج م ل ه إ ل ا موضع لبنتين في زاوية. فجعل ي زاوية ف الناس يطوفون به, به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت لكم اللبنه ا أ ن ا اللبنه ا أ ن ا تلكم, تلكم الحجره الصغيره المكمله ة للبناء ل ل ب ا ع للبناء ي ك ت ي هذا ا ا ل ب ن بالمعنى الحقيقي أبدا الحقيقي الخاتم الجامع وكتابه المعجزه ة خ ا ل د ة ومتبقيه و ا ل أ و ل نحن الاخرون السائق كل هذه الفضائل تلغى ولكن ت و ض ع ه هكذا يرى كم فكان ا ل إ ف ص ا ح باسمه هنا لا يستطيع النبي يتحمله ورفعت ي ق أ ويقول و, و ر محمدا عليهم درجات بعده ي صلى الله ل ما ومعليه من مكارم مكارم الأخلاق وعصيته ب ا ل أ ن ب ي ا ء احيانا أنا يستحيي ت ع ن ي ذات يوم أ ر ا د جني أ ن يقطع عليه ص ل ا ة فاقترب النبي ش ل ى ع ل م ن ش ت ر ت ه ومنه قال ف أ خ ذ ه فأخذه, فأخذه ب ي د ه خنقه ح س ببرد أ ن ي ا ب ه في يده نبوء ق و ة النبوءه النبوء. وضعف الجني على قوته تلاشت أ م ا م ا ن و ر النبوءه ثم قال كلمة آخي كان أعطيه فتذكرت ت ذ ك ر ت ك ل م ة أ خ ي معناها انه اعطي الى النبي ه ذ ا ا ل م س أ ل ة فوض إ ل ي ه فتذكرت كانه يترك وسلم ي مقام ما اعطيه ا ل أ ن ب ي ا ء قال فتذكرت ولو أ ر د ت وفي ه وشئت ت لم لربطته احكمه كما يحكم سليمان ا ل ج ن ة ف ن ب ي ص الله عليه وسلم كيف يربط يعني يربطه بالحبل ت ر ب ط الجن بالحبل أ و ل مده يريد ان تحكم صورته حتى إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعود إ ل ى صورته ا ل أ و ل ى ما يستطع و ه ا فيه فان ا ت س خ ي ر ا ل إ ل ه ي أ و علم التسخير ا ل إ ل ه ي أ و لطف التسخير ا ل إ ل ه ي يحكم صورته حتى لا يمكن أ ن يعود إ ل ى ه ا و ا ح د ه ثم يربطه بما لا يستطيع أ ن يحله هذا عجب آ خ ر ل أ ن ه من يربط الجن فيه نقطة عندنا كان أحد شو يملي التلاميذ على أحد قال عفريت من الجن قال فربطت التاء ع ف ر ي و ن ما ر أ ي ت و احدا في الدنيا يستطيع أ ن يربط ا ل ع ف ي ت اطلقه قال فبقيت س ط ة ف نكته قال جئت أ ن أ ر ب ط ه باحدى س و ا ر ي ا ل مسجدي م و ج ي هذه فقط و أ م ك ن ا ل أ ط ف ا ل من اللعب به اجعله لا يستطيع أ ن يقاوم أ ح ك م حركه حتى يكون ل ع ب ة ك ا ل د م ي ة و ع ط ل ق و ة الشيء الاول من تصرف ولكني تذكرت ك ل م ة أ خ ي سليمان وهب لي ملكا ا س ت ح ي ت إ ذ ا ننتقل ان شاء الله إ ل ى بدء ما ينبغي أ ن نبدا به في باب البدائع ويكسمها ي قل ارفع سلطه و إ ذ ا ا ل م و ء و د ة س ؤ ل ت هي ا ل م و ء و د ة معتدى عليها هي دفن الجاهليه البنت التي كان يدفن ج ل ي خوفا خوفا من أ ن تسيء إ ل ى عرضه وشرفه بزعمه وهي منزلت فكان يلبسها لباس ا ل ع ر و س وينشطها صباحا ثم يخرج بها مخادعا إ ي ا ه حتى اذا اختفى عن ا ل أ ن ظ ا ر حفر لا ودفنها ض م شر قتله يا لتو دبح ق ت ل ه بالوعد شيء الله الرحمن الرحيم خالق هذه ا ل أ ن ف س ومجري هذه ا ل أ ر و ا ح فيها كيف لا يقيم مشهد فصل بين ا ل م ؤ د ة وقاتلها تصورا في عدل الله أني كما يقول هذه موءوده ج ا ه ل ي ة خلاص هذه موءوده جاهليه يروحون الجنه عدل الله ا ل ل ه اقتص ل ل ش ا ة القرناء هذه التي لا قرناء ا ت ى ادت ا ل أ خ ر ى فما ابنك ب ا ل أ ن ا س هم ا ل أ ص ل هم الاشراف من ن س ب ه لخلق ن ا إ ذ ا ا ل م و ء و د ة سئلت هو في ا ل ح ق ي ق ة هي م ؤ ء و د ه م ظ ل و م ة و ق و ر ة ودبد ت ب ع ث يوم ا ل ق ي ا م ة ل ت س أ ل لا ل ت س أ ل عمن قتلها كان القاتل من إ ه ا ن ت ه انه ليس بمحل أ ن ي س أ ل وإذ جئوا بالوائد ف ا ل الله واذا الوائد أ و ق ف ليسال ا ل م و سئلت قرية خارج ء و د ة س أ ل ت بأي ذنبين قتلت ولكن اتركها على التعريض عندنا سئلت من قتل ك ف تقول الوالد ومعلوم أ ن كثير من الوائدين كانوا أ ب ا ء ففي التعريض ب خ س ة هذا اللون من لون التعاصي هذا الاغتيال مسمى أ د م ومن والد لابنته فبلغ من إ ه ا ن ت ه أ ن ه أ د ر ج ادراجا في النص و البديع م ن كاسمه بديع ي ق ووصف لاسماء الله بديع السماوات مبدعهما على ت ر ا ز فريد لا نظير له بديع ولا ا ت و يستحق اسم ب د ي ع وصفا على ا ل ح ق ي ق ة الى الله الباري والبدع من الشيء المنفرد بما يميزه عن نظائره قالوا ل م كنت ي م ا من الرسل منفرد بشر و ن في الأسواق يهدوننا قالوا ما ارسلنا قبلك الا رجالا أ ي بشرا ما كنت بدعا من الرسل لذلك حين تعجبك و وعجبوا ان جاءهم منذر منهم عجبوا والأمر ليس عجبا من يبعث عرف بهم. وبلسانهم ليكون أقدر على البيان لهم. فتتعجب الجاهلية الأنبياء والأمر هذا الله البحث النبي ليس كل وبلسانهم ليكون من من قومه منهم في وفي سنة أن هذه أقدر على ومخاطمته خلافه التعجب المعروف منكر منكرا ع ر و ف والتساؤل الاستغرابي يكون فيما هو من قبيل ما لا يستخرب منه ما يسمى بانقلاب الوعي هذه ا ل ج ا ه ل ي ة انتكاسه ا ل ف ط ر ة والوعي بالتبع لها وانتكس معه الخطاب ا ل ل غ ة وقل ما تشاء تبعا ل ه ا ن ت ك ا س ت ا ل ف ط ر ة ا ن ت ك س الوعي انتكس اللسان والخطاب و ا ل أ و ض ا ع هي فاسده مثلا بدأك نبي شيئين لي صاحب جاء إقامة ق ت ويقيم م الطباع وإصلاح الأوضاع الأنفس طباع و إ ا الأوضاع ا م ة ل ت فسدت بفساد نفسها نظر للتناضر بين النفس وبين الوجود للتناظر تعالى الطباع بين وبين الله نظر ي ي ق هذا التنادر ظهر ا ل في س ا د ف البر والبحر هذا الكون بما كسبت أ ي د ي الناس فأقام العالم ا ل إ ن س ا ن عالم مقابل العالم وجعل ه م ت أ ث ر العالم ا ل م ت أ ث ر ا به فساد وصلاح البدائع وجوه من المحسنات التي ترفع الكلام إ ل ى مقام البداعه وترقى به إ ل ى أ ن يصير كما في ا ل ق ر آ ن معجزا في جانب البيان وجانب المعنى وحتى يتضح هذا إ ن شاء الله ن ب د أ بالمفردات في الجانب المعنوي وقد صدرها ب ا ل ت و ر ي ة ا ل ت و ر ي ة وتسمى ا ل إ ب ه ا م عند ع ل م ا ء ا ل ك ت ه و ا ل ت و ر ي ة جاءت من ورا ء إ ذ ا قصد ا ل إ خ ف ا ء ورا بكذا جعله مخفيا ورا يعني جاءت من ورا ا ت و ر ي ة يجعل الشيء ورا ء بمعنى خفيا مورا وهذا يقتضي مورا به ومورا ً وموراً عنا ن إذن ف ا شيئان ل ت و ر ي ة ذلك هي لفظ دل على معنيين ا فهو لفظ من قبيل المشترك معنى قريب هو المتبادر للوهله للوهل الاولى ومعنى بعيد والمقصود البعيد للقريب ولكن تتوري عن, التوري عن البعيد بالقريب لهذا الغرض ا ل م س م ى ب ا ل ت و ر ي ت وهي من أ ل ط ف صور ا ل ب د ي ل والبيان حتى إ ن ه ا لتكون مفتاحا لحل مشاكل في باب المشتبه ه المتشابه المتشابه فيها أو الصنة لدلالات النظر مفتاح بمحتمل تكتل على م تبس ت بحيث يعني في الصنة كثيرة بحيث تكتل تبس على النظر فيها في ح كل مفتاح ومن ا ل أ م ث ل ة التي وردها هناك قل كذلك جعلناكم ا م ة و س ط ة و إ ن كان يعني يكون جاء بمثال يكون أ و ض ح من نسبه الله ن أ خ ذ نتائج ج و ق الله تبارك وتعالى أ ق ر ب من هذا قال إ خ و ة يوسف ل أ ب ي ه م تالله إ ن ك لفي ضلالك القديم والضلال له م ع ن ي ا خلاف الهدى والحب قالوا فلان ضال أ ي محب لان المحب الحب اذا بلغ مشتم ضل ذهنه صاحبه م ماذا قصدوا قصدوا تالله إ ن ك لا زلت على حبك القديم ليوسف ولكن استعملوا ل ف ظ ة وروا هذا الذي لا يريدونه ل احمضا يريدونه من ا ل زمن ما هو كفى بلفظ محتمل وستر المقصود بما ظاهره الضلال وربما قائل يقول هذا اللون من ا ل ت و ر ي ة ما الغرض منه و ا ل ن ك ت ة فيه وسبحان الله ما, ما وجدت من انتبه ا إ ل ى ا ل ن ك ت ة فيما وقعت ح ت ي ا ج ي ولكن ذات يوم نظرت ف إ ذ ا به أ ج د وكانها مساله و ا ض ح ة جدا و أ ن ا ل ن ك ت ة فيه هو حتى يستقيم العتاب عتاب أ ب ي ه حتى يستقيم لا بد من هذه ا ل ت و ر ي ة إ ن ه لو افصحوا لو قالوا تالله إ ن ك لفي ا حبك القديم حب الوالد لوالده ما هو سبب ل ل م ع ت ب ة أ ص ل ا ولكن توري بالضلال وكان مقصود الحب فيه ل أ ن ا ل ض ا ل حري ب أ ن يعاتب فسموا الحب بغير اسمه المتعين نصا إ ل ى معنى يوهم معنى ييني حتى يكون عدرهم, عدرهم عتابهم د ر ه م ع له مخرجا على نحو قد يقبل ن ك ت ة تسويه الخطام لقبوله حتى يكون العتابه ا مقبول ن الذي حتى ي ل ذ إذا ي يسمعون ن أنهم عاتبوا عاتبوا على وجه مقبول هذا ليس منه هذا ح د ي ث عن كمال رسول الله صلى الله عليه و ا ل ل ه يمتنه عليه وجدك ضالا عن الوحي فهداك اليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده فطره لم يكن يوحى فيه اليه فهل فطرته قبل البيعته هي ف ت ر ت ه بعدها ا ذ ن وجدك ضالا عن الوحي من في ا ل س ر وما ج وجدك تنشود لأن النبي ضالة ل ل تعالى ه فيه وما كنت ترجو أ ن يلقى إ ل ي ك الكتاب ما كان النبي يعلم أ ن ه سيكون نبيا إلى يقول قرب وقت هذه وهو جاءه وما حتى كنت خشيت على نفسي ولعله لعل به إلا ل ل ا رحمة شيء ولا تنال ُ ب ِ ش َ ب َ ب ْ هي منحه الله وهيبته لمن اختاره من اصفيائه ولباب ا أ خلقه اصطفاه منه إ ذ ن وجدك ضالا عنه ف ا إذن فهذا ضلال خاص مقابل ه د ا ي ة خ ا ص ة ا ل ه د ا ي ة للوحي ضلال عن الوحي ما كنت نبيا فجعلتك ن ب ي يعني قبل توكي ب ا ل ن س ب ة لعلم الله النبي ظهرت نبوءته في ا ل أ ر ب ع ي ن و إ ن كانت ظهور نبوءته س ا ب ق ة متى وجبت لك ا ل ن ب و ة قال و آ د م بين الماء والطين إ ذ ن فرق بين ما وجب من ن ب و ء ة باعتبار العلم والتخصيص الروحي وما ظهر من نبوءته صلى الله عليه وسلم فعلا بما يسمى بالتعلق التنجيزي في, في, في مسائل ع ق ا ل آ ي ة ق ل آية وكذلك جعلناكم امه وسطا من يبين لنا ا ل ت و ر ي ة ف ي و ي ن كاننا ك كان ل م ة وسط صحيح لأن كلمة وسط تحتمل أ ك ث ر من معنى ف ف ي ا ل وسط بمعنى المتوسط بين شيئين ف ك ا ن دلالتها م و ض ع ي ة وفيها وسط بمعنى الخيار ا ل ف ض ل ا ء وسط قد يكون د ل ا ل ة على موقع وقد يكون د ل ا ل ة على وصف ل ي هو ف ا ض ل ي ة الشيء في نفسه ل أ ن غالبا الشيء الفاضل يكون بين ت ر ف ي بين ن ف ر ا ت وتفريط بين كلا طرفي قصد السبيل دميموا إذن ق ص د ل ل الحريب بالنعت بالفضل من كلمات وسط لكن س وسط ب ي معنايين هو من هل في الكلام ما يرشح ا د ه م ا فتصبح ت و ر ي ا م ر ش ح نعم لو اتممت لتكون شهاده على الناس、آه. اخذ ا ل أ م و ر تنجلي م الترشيح هذا بلازم أ ح د المعنى ا لازم、شوف. لتكونوا شهداء. احتطوا شهداء الشهداء للشهادة على الناس تكونها إن أن بغي من مختصين بأنهم صنف ع د ولكن وخيار وافض فقالوا التورية قولي في مرشحة بلازم هذه ت و و اذا لكن إ ق ر أ ت من قبل من ق ص ة ا ل ق ب ل ة وتحويلها و أ ن للنصارى كانت لهم قبله و إ ن م يوقفوا ق على بنص ل كما في ي ع نمتكن لهم قبلة ب كتابهم كان لهم الاجتهاد في أ ن يستقبلوا فاختار اليهود, اختار اليهود التابت فكانوا يتجهون إ ل ي ه إ ذ ا خ ر ش و ا ف إ ذ ا دخلوا إ ل ى بيت المقدس و ض ع و ا فوق ا ل ص خ ر ة واتجهوا ا ل ا ل ص خ ر ة فكان ا ت ج ه ه م إذن إ ل ى ج ه ة الغرب قال بعض العلم اخذ من قول الله تبارك وتعالى وما كنت بجانب الغربي طور بجانب الغربي الأمر. فهم كانوا يتجهون لهذه الجهة التي جهة اتقضي الأمر كانوا التي الطور والتي منها تقضي وموش فهم هذه وجها كوديا ل أ م ر إ ل ى موسى و ك ل ما ه ن ا ك النصارى كانت ل و ن ف سقم لتيولينه ممن بنى س ر ا ئ ي ل ع ل ل ى ا ص ح ي ح وعيسى ب ع ي ت ف ي بنى Israel وممن بنى س ر ا ئ ي ل ي ا ب ن إسرائيل إ ن ي ر س و ل الله إ ل ي ق و ي ت ق ا ل ع ي س مممممم ي ا ب ن إسرائيل إ ن ي ر س و ل الله إ ل ي ك م ق ا ل ه م ا كانوا علاقه مع هولو ا لما ت ن ك ر ا ل ي ه ودولي مزيئه فيما س س ا ل م س ي ح اتجهو ا إ ل ى خلاف قبلتهم فكانوا ي ت ج و ن إ ل ى الشرق قالوا وفي هذا أ خ ذ من قول الله تبارك وتعالى فاتخذت فانتبدت من أ ه ل ه ا مكانا شرقيا فكان, فكان نحو ا ل ق ب ل ة عند النصرانيه شرق وكان هذا غرب جبل ا الطور ق القولين المقصودة ي بين هذه الاتجاهين كان في والمغرب بالوسط كان الكلام الماحلا على من ومن بعد بعد أحد هذه ولكل و ج ه ة وموليها فاستبقوا الوجهات ا ل ف ض ل ة فاستبقوا الخيرات خذوا هذه القبله ة التي ي فضلة كأن ه ذ اللي ا ك ا م ش ع على العلم التعقيب ر المرادة بأن بالوسط القبلة التعقيب لكن الوسط دائما يقول في هي و ا ل حاكمه فضلى ي ق ي ة ا س السياق مثلا السياق, الكلام السياق سابق السياق السياق ي في التعقيب ا مثلا الآن تتجاذب الكلام لاعق ق ق م يكون هو الحاسم فقوله ي ف تعالى لتكون و ا شهداء على الناس بهذا الترشيح باللازم ص ب ح وسطا خيارا عدونا ل قلوا التورية لما التورية لإحتمال ل ا ا قد ي ي ش كيف ل الشيئين القبلة فضيلة الأمة وخصوصيتها. حتى لا تكون تابعة لإحدى الملتين لأن فيها الاستتباع وخصوصيتها تابعة فيها وسطية كأن من تكون هذه حتى من هؤلاء ا ل أ غ ن ي ا ء تخسيس بدليل أ ن ه حين حول النبي صلى الله عليه وسلم من قبلتهم قالوا السفهاء, قالوا السفهاء, سيقول السفهاء من ا ل ن ا ز ما ولاهم وما قالش الله قال ف أ خ ب ر بها النبي قبل أ ن يقولها ليكون مستعدا لقبول هذه اللوله من الوان من من من من من من من من الاعتراض سيقول السفهاء فلا تلتفت إ ل ي ه مع ومع والله ا ل قل ب ت ه م يعني ق ب لله ت ن ا ا ت ي ي كانوا ع ل المشرق ق لله ل ا و ا ل م خ ر ب يهدي من يشاء الى ص ر ا ط انتقل بعض العلم إ ن آ ي ة التوجه حيث المرء وانما ي ن م تولفت الموجه الله إ جاءت ردا على توهم اليهود ب ي ن تحويل ا ل ق ب ل ة يقتضي تحويل الدين قل القبل المشرق تولفت الموجه الله تحويل لا لله عينما يعني شيئا يقضي بما يشاء في أ م ر القبل ويحول ا ل أ م ة إ ل ى حيث يريد و ا ل م س أ ل ة ما فيها أ ن الله هناك في ا ل ق ب ل ة يعني متجسد تعالى ربنا عن ذلك و إ ن م ا هي ج ه ة نصبها الله لعبادته و ا خ ت ر ه ا لذلك ولتكون في اتجاه أ و ل بيت ووضع لعبادته ف ا ل م س أ ل ة فيها رمز أ ك ث ر مما فيها أ ل و ا ن من الحلول و أ ل و ا ن من الجسد الذين لا يفهمون الكتاب ولا وبعدها جاء نوع آ خ ر قريب من ت و ر ي ة اسمه الاستخدام والاستخدام م ت ل له بقول الله لكل أجل ك ت اجل ب وهذه شوية ضيقة شيء كنا لكل أسعملنا كتاب ك ل م ة كتاب تحتمل معنايين هذا قريب من ت و ر ي ة كتاب بمعنى مكتوب وكتاب ب م ع ن ى أ م د أ ي ن ه ا ي ة و غ ا ي ة لكل أ ج ل أ م د ينتهي إ ل ي ه كل أ ج ل منتهي ولا لا كل أ ج ل محدود أ ج ل ب م ع ن ا زمن لكل أ ج ل حد أ ي كتاب أ م د ولكل أ ج ل كتاب أ ي كتب فيه وسمي وعين وقوله تعالى و أ ج ل مسمى معين مكتوب فهو محتمل لمعنى الحد ومحتمل لمعنى المكتوب لكن انتبه معي ما بعده وهو قول الله يمحو الله ما يشاء هذا ي ر ش ح معنى المكتوب في حين أ ج ل س ا ب ق يرجح معنى ا ل أ م د لذلك قالوا كل لفظ ي ن مشترك جاء معه أ و بعده لفظان أ ح د ه م ا يحيل على م ع ن ى ا ل أ و ل و أ خ ر يحيل إ ل ى غيره خلال هذا استخدامه ن ع في الحقيقة في معناي يمكن التنازع ما لأنه أنه هنا تستعمله تحمله كتاباً مع على يعني كتاب يعني فريضة كتاب, جمع كتاب بمعنى مكتوب معنى بمعنى فريضاً من كتب عليكم إ ذ ا ف ر د ف ي ا ل م س أ ل ة ما فيها, فيها لازم الكتابه ة الذي و رسوخ رسوخ التكليف ما كتب فيها معنى الترسيخ ولا يكون تكليف رسيخا الا بالفرد إ ن مطالبتك عينا بفعلها ف هذه م ت يا سيدي؟ ه فيها مجال السببيات خ د ا قال م تم هل فيه نعم إذن اما ح ظ و ا ا ا ا ل س ت خ د و أ م اللغويون حينما نجيب لكم امثله ل غ و ي ة نحتاج نسوسها ي لكم هم يستعملون ك ل م ة م ع ر و ف ة في بيت مشعور يسمون ابيات أ ا ل ب ل ا غ ة ب أ ب ي ا ت المعاني و أ ب ي ا ت النحو ب أ ب ي ا ت الشواهد تابعوا معي م س ل ا علميه للطلب أ ب ي ا ت الشواهد لها مؤلفه مثلا شاهدوا هذه ا ل م س أ ل ة في باب ي ت ق د ي م المفعولين في مسائل معين قول س ب و ي ه قوله قول الشواهد هذه أحد أرؤباء كذا أسمى فما وجد في الكتاب السبوي ابيات شواهد للاحتجاج بها ما وجد في كتب ب ل ا غ ة أ ب ي ا ت المعاني لا يقال فيها أ ب ي ا ت الشواهد أبيات المعاني وهي أ ي ض ا م خ ص و ص ة بتاليف معينه و و ج د من أبيات ا ا ل ش د من أ ب ي ا ت المعاني قولهم في الاستخدام إ ذ ا سقط السماء ب أ ر ض قوم رعيناه وان كانوا غضابا السماء تطلق على المطر وتطلق على ما يسببه المطر وهو الكلى وقال فعجبا للفضه تطلق على نفسها وعلى ضجيجها ما يخرج من ا ل أ ر ض إ ذ ا نزل السماء أي الغيت ب أ ر ض قوم رعيناه وش رعينا الغيث ولا رعينا النبات رعينا الكلا ا ل ن ا ش ئ فصار الضمير م ر ة يعود على كذا ومن أ م ث ل ت ه ا في ا ل ق ر آ ن في باب الضمير في المحل استخدمنا ا الضمير ومعاده ق ا لا و سيدنا لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م س ك ا ر ا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا و ل الا جنوبا لا عابري سبيل لا تقربوا الصلاة الصلاة يطلقوا بها الفعل الذي هو القيام وأداء العباد بها الصلاة وإطلاق الصلاة على الموزع لنا تقربوا ويوردوا بها أداء ويوردوا بها مواضع باب المجاز سبق هو من ا ل ذ ي علاقته ا ل ح ا ل ي ة و ا ل م ح ل ي ة اطلاق ل ل والمحلية ح ا ي ة إ الحال و إ ر ا د ة المحل هذه من علائق المجازر ب ا لا ة الشافعي رحمه الله لا رحمه تقرب ا ل ص ل ا ة مواضعه ولا تقرب ا ل ص ل ا ة فعله حتى يصح أ ن يحمل الكلام بضمائره على الاثنين في كل مره على أ ح د ه م ا مما مما يرجع إ ل ي ه لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م س ك ر ا هذا فيه نهيون قبل تحريم الخمر عن أ ن يصلي الواحد ووسكران ه مشينا د خ ل المسجد ووسكران ويجلس فيه حتى ينتهي سكر ونقوم ل ل ص ل ا ة لا تصلي ولا جنب لا تصلي و أ ن ت جنب قال إ ل ا عابري سبيل أ ش ا ر إ ل ى ا م و ض ع والله لا يعني بعابر السبيل يعني المسافر لان المسافر لا يحله ان يصلي بجنبته بل يتحول الى البدل اذا فمراد بالعابر السبيل سبيل المسجد فلذلك انا عندي هذه تعد من الافراد التي ذكرها ابن فارس في كتاب الافراد عابر سبيل في القران متى ما اطلق فمراد به ابن السبيل الا هنا عابر اي قاطع مسجد مار به جوز له هذا للحاجه مره للحاجه فلو كان متلبسا كعب جنيمه عند ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله كما عند بعضهم ايضا من علماء المداهم يجوز أ ن يمر لان يمكت وجاء الحديث و ايضا يؤكد قال له احل المسجد ة لجنوب ولا حائض منه المكتفي اي الحلول فيه نحن. نحن. الالتفات هذا فن أ ي ض ا تفنني معنى تفنني الغرض منه هو ت ط ر ي ة الكلام وتجديد نشاط المخاطب واستدعاء حضوره ل أ ن جري الكلام على نمط من الخطاب أ د ع ى للملل ي ل ا ل د ج ر ي أجلب للدجر فهذا التفنن م ن تجده في ا ل ق ر آ ن الكثير ويسمى فن الالتفات الالتفات من ي هو الانتقال من أ س ل و ب الخطاب م ث ل الى إ أ س ل و ب التكلم ومن أ س ل و ب التكلم إ ل ى أ س ل و ب ا ل غ ي ب ة أ و العكس فهذا الانتقال من أ س ل و ب إ ل ى أ س ل و ب مع ان نقطه الطاهر يقضي الجري على ذات اسلوب الواحد ه ذ ا يقال فيه التفات و أ م ث ل ا ت ه كثيره والمثال الشهير عندهم في علوم ا ل ب ل ا غ ة وقول الله تبارك وتعالى حتى إ ذ ا كنتم في الفلك وجرينا بِهِمْ ل ل الفلك إذا كنتم في الفلك كنتم كنتم وَجَرَيْنَ في في بهم ي ك م وَجَرَيْنَ ب فالتفت الغيبة عن من الخطاب إ ل ى ا ل غ ي ب ة وقال الالتفات عنهم نكته ك ث ي ر ة ن ك ت ه ا ل أ و ل ى تطريات الخطاب و ا ل ن ك ه ا ل أ خ ر ى في كل باب بحسب قال السيد صاحب الزوار وَالالتفاته وهو الانتقال من بعض الاساليب إ ل ى بعض الزوكين والقصد الاستجلاب ل خ ط ا ب و ن ك ت ا تخص ت ب ع ض الباب القصد العام هو استجلاب الخطاب معناه استدعاء خطاب المتكلم يعني استجلاب حضور المتكلم و إ ق ب ا ل ه وقسمناه ب ت ط ر ي ة نشاطه لكن كل ج م ل ة من جمل الالتفات فيها نكته تخص ف ا ت ح ة الكتاب أ و ل ما نفتح فيها أ س ل و ب الاحتفال الحمد لله رب العالمين ج م ل ة ا س م ي ة خ ب ر ي ة فهي في تقدير الخطاب غ ي ليس في تقدير ب ة ا الجمل الاسميه ة ا جمل الاسمية جمل نسب ي ن في تقدير الغيبه ة ا ل ل أكبر、تتخبر. تخبر والإخبار غيب الإخبار غيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لو جرينا على أ ص ل الجمل إ ي ا ه أ ع ب د و إ ي ا ه أ س ت ع ي ن فالتفت ي ي فيجري ج ر على خ ف ل ليخاطب الله جل في علاه الحامد له واصفه مخبر عنه ب ه ذ ب الخطاب ي ا ك نعبد هذا التفات من غ ي ب ة م ق د ر ة في الخبر إ ل ى الخطاب ا ل ن ك ت ة الخاصه ة ما ي قال اهل العلمي المفروض تحسيس المناجي وهو يخبر عن الله ب ص ف ة الحمد وكمال الربوبيه و ا ل ر ح م ة وتمام الملك و ا ل ه ي ب ة أ ن يكون قد استحضر ا من خلال هذا الوصف كمال لله مستجليا بحيث يمكن أ ن يخاصب هذا الموصوف و ك أ ن ه بين يديه ف أ س ع ف ه بالالتفات ليجيء التفات الخطاب مع استحضار الجناب فيلتقيان على أ م ر قد قضي ل ت ق ي ا ن على مشهده من مشاهد ا ل ك م ا ن إياك نعبد و ي ا ك و ل أ ن هذا اللون من لوان التعبد وهو إ خ ل ا ص التوجه إ ن م ا يشتعان فيه بالمشاهده ليس لا يستطيع ان يخلص إذا شاهد ك ا بسرعة سبحانه عن وهو ما يخلص المحسنين ل الا ل ه معنى اذا س ل ا الكامل هو استحضار عقيدة شاهد الانسان دائما حين يغفل عن أ ن الله يرى أ و أ ن ه هو يرى الله بمعنى يرى جلاله وجلال آ ي ا ت ه بعيدا عن التشبين او س ممكن يساميهم ص ب ا ن يتكلمون عن ي أن ل أنزل ن وإن السماء ترى الله عنه ا ت أ ل ترى, ترى الجريف انظروا أن بأم زي بنعمة الفلك الله、انظرين. فانظر إ ل ى أ ث ر ر ح م ة الله لا تستطيع أ ن ترى ا ل ر ح م ة و إ ن م ا ترى آ ث ا ر ه ا لا ترى صاحب لا و إ ن م ا ترى ا ل آ ي ا ت ش ا ه د ة وفيها غنيه و ك ف ا ي خذ ما اتيتك ا ح ت ف ل بالمقام سيد ا ل ج م ل ة ا ل إ س م ي ة تحيل على الخبر ه و في معنى الغيب لذلك الجمل الخبريه كلها في تقدير الخطا غ ي فيه تقدير ب لا ل ا ئ م ا فلذلك ت س ا ل ق و ا العاجيات ص ب ح ا في المغيرات ي ا قطعا ا ت في ل م صبحا فاثرن ا به وما لي لا أ ع ب د الذي فطرني و إ ل ي ه ترجعون والتقدير وإله ما لي لا أعبد الذي لي أعبد أرجع فالتفت ط ر أرجع ن ي وإله ف عن عن التكلم ما لي لا أ ع ب د أ ن ا إ ل ى خطابهم و إ ل ي ه ترجعون هني هذه وتذكيرهم فكان المقصرية أرجع الالتفاة بينهم وثكال أ ح ر ي ا ء بان ينتبهوا ل ق ض ي ة دليل ا ل ر ج ع ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن اذا كان ع ا ئ د بالقهر إ ل ى الله و ع ا ئ د م ج ي ء ل ي س ت ر ح ع ا ئ د للحساب على ما سبق أ ن كلفه به هذا حري ب أ ن يستقيم على نهج ا ل ع ب ا د ة لذلك ح ص ل ا ل ا ن ت ف ا ت في مقام التذكير و إ ل ي ه ترجعون فكانه في كان البداية يقول ما لكم البداية ما لازم أن يريد يقول لا ت ع ب د و ا الذي فطركم واليه ترجعون فقسم وهذا د من ادخالهم و إ ش ر ا ك ه م وهزهم هزا قويا شعوريا ومالي وما لا اعبد الذي فطرني و إ ل ي ه أ ر ج ع مقدارات واليه, وإليه ترجعون و فطركم أ ي ض ا لذلك أ ن ا أ ح س ب أ ن أ س ل و ب ا ل ا ر ت ف ا ت ف ي م ج م و ع ة أ س ا ل ي ب فن الاحتباك هذا سيجينا إ ن شاء الله فن الاحتباك وهو من أ ج م ل فنون ا ل ب د ي ه و أ ك ت ر ه إ غ ر ا ء للمطالع احتباك وهو أ ن تقابل بين شيئين وتحذيف من هذا ما ذكرته في مقابله ومن هذا ما ذكرته في مقابله حتى يبقى للدين تقدير ا ل م ح د و ف من طريق التنادر مقابلة أقول الله تبارك وتعالى في في عمران قول قول؟ لا هذا أهل صورة اكتفاء ذلك في في هذاك الاكتفاء يسمه الاكتفاء نعم ت ع ز ي فيها ش و ي ة ا ل ح س ت ب ا ك هذا اكتفاء لقد لقد كان لكم في فئتين التقطه قل ا ي ة قبل منا لقد كان لكم آ ي ة في فئتين التقطه ف ئ ة تقاتل في سبيل الله و أ خ ر ى ك ا ف ر ة ترونهم م ث ل ه م ن قد كان لكم آ ي ا ت في فئتين التقطه نقطتها يشبه ان يكون من باب الف ونصر ف ئ ة م ؤ م ن ة ما ذكرها بنصف الايمان ف ئ ة تقاتل في سبيله سبيل و أ خ ر ى ك ا ف ر ة تقاتل في سبيل الشيطان فحذف من هذه وصفه هذه ومن هذه وصفه المقابل حتى تقدر أ ن ت والسبب في الاحتباك هو التعليل ل أ ن ه لا يتصور من كافر ان يقاتل في سبيله ل أ ن ه ت ض ح ي ة ع ا ل ي ة تضحيه بالنفس دليل وايمان لا لا و أ خ ر ى ك ا ف ر ة وحذف الكافره لا يمكن إ ل ا أ ن تتعصب لكفرها وتقاتل في سبيله ترونه مثليهم ر أ ي العين الاحتباك نعم هذا يسمى عندهم ب ا ا ل ل ت م ب ز ي ع ي ه التلاؤم والتلاؤم أ ن و ا ع ويدخل و ا بعضه في قسم النظم و س ي ج ي ئ ن إ ن شاء الله لنا النظم له م ب ح ث ه خ ا ص التلاؤم قد نجيئون في القران آ ن ت ل بين ا ل أ ل ف ا ظ فيما ب ي ن ه حتى تجيئ غ ا ي ة في, في, في نظر بعضها لبعض و ا ل م ل ا ء م ه ايضا من ا ل أ ل ف ا ظ والمعاني ا ل م خ ت ا ر ة حتى يجيء التلاؤم من كل جانب ب ظ ا ه ر ا م ب ا ص ي ن ومتل له بمثال طريف إخوة يوسف, يوسف قال اول ت ذ ك ر يوسف ق ا أول م ر ة يستعملون في القسم أ غ ر ب لفظ ف إ ذ ا جئنا ب ا ل أ غ ر ب استعملنا التاء في القسم ولذلك في باء القسم الباء يدخل على كل اسماء الله بالله بالرحمن التاء تنوب عن الباء والواو ش ف و ي ة والباء ش ف و ي ة لكن تاء فهذا القسم بالتاء ف ي غ ر ا ب ة أولا جاءوا بلفظ غريب في القسم و ن ا س ب ا ل غ ر ا ب ة في القسم ان يجيء بلفظ غريب في, في ا ل م ك ت أو وهو عدم الانفكاك تالله لا تزالوا تفتك ا ل ل هذه تظل اللفات كلها و ا ر د ة ولكن تفتاوا قليله بل لم تتكرر في ا ل ق ر آ ن في غير الموضه وحدف معها لا الله تفتاوا أ ي لا تفتاوا على الاستغرابات ا ل أ خ ر ى مع ان المقصود النفي شو الغربة يضم الغرائب إ ل ى بعضها أ ح ي ا ن ا و ا ل غ ر ي ب ن ا ليس من نوع ما ه ونعت قدح في ف ص ا ح ة اللفظ ف ص ح ة المفرد ان يخلو م ن تنافرين غرابتين خلفين زكاه هذه ل ي س ل غرابه ا ل ب د ي ع ة غ ر ا ب ة الاستحسان فاختار من القسم、مجيء. لا يعني انهم لا يقسمون بتالله وجودك و ت حتى تكون ر حارضا لا نظير لها في ا ل ق ر آ ن في باب ذكر ا ل ع ل ة والمرض والسقم حتى تكون سقيما سقما ملازما مريضا م ر ض لا يرجى برؤه حرضا فجاء بالغرائب مع بعضها ت ن س و وعندي أ ك ث ر من هذا هو غ ر ا ب ة ل غ ر ا ب ة المعنى غرابه ل ف ظ و ن ا لطرفه المعنى وهو ان هؤلاء الاولاد يعاسبون لا زالوا يعاشبون, يعاشبون اباهم في ش ف بكائه فقد ولده فقد, فقد فقد فهذا الامر غريب ففي الامر غرابه ة معنى مثلا ميت إذا وجدت ب ك أهله تقول وأم تبكي وأب هذا هذا ولدها تقول تبكي وفقدها يعني اصغر أ و ل ا د ي و أ ح ض ا ه م بعنايتي ويختطفوا من بين يديه خصوصا إ ذ ا أ ض ف ن ا إ ل ي ه إ ح س ا س ه ب أ ن ه سيكون من بعده نبيا و أ ن ه مخصوص بنعت الوصل إ ح س ا س ا ل ن ب و ء ة ه ي ا فراستها إ ن لم نقل انه يخبره من عند الله بدليل تفسير الرؤيا لا تقصص رؤياك على إ خ و ت ي كفير المقص ع ل ى الرؤيا أ خ ب ر ه بما سيكون عليه ففي تحجيبه انه ع ل ى هذا لون من ا ل و ا ن تقدر يعقوب ليوسف ل أ ن ه الوحيد الذي كان من بعد أ ب ي ه نبيا والله خصه بذلك إ ذ ا تفرص فيها هذا لون من ا ل و ا ن كمان ف ص ل ة يعقوب بيوسف ليست على مستوى ما يسمى ب ص ل ة الولاه الذي يكون بين بعض ا ل أ ب ن ا ء و أ ب ا ئ ه م في هذه المعاني والدليل هو تبات يعقوب على ش د ة ما بدا منه من الحزن تباهوا في الواقع إ ن ي لاجد أ ر ع ي ه يوسف لا تدخل يا بني لا تدخل ي ا ا ب ن ا قل ا ي الاخرى دائما معه الرجاء ودائما معه ا ل أ م ل وكلمته في ص و ر ة يوسف كلها ا الله جميعا اذهبوا فتحسسوا لا عس يوسف قل بهم أن يتيني وأخيه ت من و إ ن ه لا ي ي س من روح الله ل ل ق و م الكافرون كلها م ل في حين لو كان في مقام الياس لما كان ش ي ء من هذا اذا كان م ث ل الصبر م ث ل ا ل أ م ل م ث ل ا ل ع ل ا ق ة بالوارد هذا ن ب و ء هذه توازن احتفل ما ق ي ب عليه كان فيه توازن فيه ضل يعصف على أ ب ن ا ئ ه ا ل آ خ ر ي ن وما ا ن ب ب و اغني عنكم من الله من شيء يخاف قل اهل ل العلم ن ي م و ت من أمتي ب ا ل أ ن ف س هذا ف ي ا ل س ن ة ت ا ب عليهم وهذا ا ق ن ا المعنى و ل الركون تَرْكَنُوا إ ا الَّذِينَ ظَلَمُوا ا ل ن فَتَمْسَكُمُ ا ل ر الظالم نوع من ن و ا ع الميل قد يكون بالقلب وقد يكون بما دونه نون من وعي ا لما ر ك و ن ل كان الركون لا يعني ا ل م ش ا ر ك ة جاء ت ر س ي ب العقاب خفيفا فتمسكم فنسب ا بين المعنى الذي و بين السبب وبين المسبب بين المعنى وبين النفط لا تركانوا فتمسكم الله وعندي هذا منه ق ل الله جل في ع ل ا ه ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها هذا عندنا يرجع إ ل ى متشابه اللفظ ي من ج ه ة ويرجع إ ل ى ما خص بالتلاؤم حين قال تعالى ويوخد الناس بما كسبوا ف أ ج م ل ه ما ذكر نعت الظلم في الكسب جاء على ظهره وحين قال بظلمهم قال عليها كلها فجاء فجأ عليها وعلى ظهرها شوية فهمت أنه عليها استئصال وعلى ظهرها أ خ ف من عليها ل أ ن ه ذكر ما عليها ظلمهم بظلمهم ونقل بما كسبوا ف أ خ ف ى عنوان الظلم و أ خ ف ى معه الاستئصال الكامل ب تابعا ل النظم تلاهم ا غ ة معجزة معجزة ثم ت ا ب تابع ع ن ا هذا هذا فتو ك ل فيدي ج ن ا باب النظر الجناس هذا من, من قسم ما سميناه بالبدائع أ و ما يسمى بالبدائع ا ل ل ف ظ ي ة الجناز وهو كثير في القران وفيه انواع ومن أ ج ل ه ا ما يسمى بالجناز التام ا الكامل م وقل الله ومن و سبحانه ع ل على ى ع س ا ن ل قال و م ق إني لعملكم من القالين قال إني لعملكم الاولى ق ل قال لعملكم القال قال ل ي إني ن من ا أ من القول وقالين ل من جمع ق ا ل يقلي إ ذ ا أ ب غ ض ك ما ودعك ربك وما قلاك أ ي ما أ ب غ ض ك أ ش ن ع البغض و أ ف ج ع ه القلا القلاء فهمت؟ قال إ ن ي لعملكم من القاليين وكم جميله هي ثانيا مثل الله تعالى و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى ا ل ق ي ا م ة و ا ل ث ا ن ي ة ا ل ل ح ظ ة وذلك إ م ع ا ن ا منهم بتكذيب ا ل آ خ ر ة والبعد دي. ما مكنا ت في قبورنا إ ل ا ل ح ظ ة كانهم يقولون ما كنا موت ا كنا نائمين أ و كنا في غ ف و ة إ م ع ا ن منه بالتكديد واخذ منه العلم ق ا ع د ة ويبعث المرء على ما مات عليه ماتوا م ك د ب ي ن فيبعثون على ذلك قال تعالى بعد منا م و ا ش ر الجواب كذلك كانوا يوفقون ا كذلك ك والاحاديث ي و ف ق كثيره في ان الانسان يبعث على ما مات عليه ه يبعثون البين الحجم ا من م في الحجي قبل بُعِيث أن يتمه ومن القيامة ملبيا م و مات في الشهاده وجرحه يثعب دما ل و ن لون الدم ي ر ي ح ريح المسك يبعث المرء على ما مات عليه ولذلك عد من من, من, من علائم الختم الحسن أ ن يموت ا ل إ ن س ا ن على فعل حسن قالوا مات فلان في الحديث مات في صلاه ة ختم له بخير ي م ك ن ل ن ا أ ن نقول مات في ص ل ا ة ونشهد له بالختم الحسن مات هو صائم مات في ع ب ا د ة م ت ر ب س ب ع ب ا د ة هذا كله أ خ ذ على ح س ن ف ي إ ش ع ا ر ب أ ن ه يبعده على ما ق ب ض عليه وبعيد كل بعد ي أ ن يقبله الله في مشهد الحجر ي بنعه المدح تعبدا مات عليه وبعده عليه ثم ليكون باب وباب لا ش ف ع ي و بد ا ب ب للخير ا الله ا بعت ص ئ من ان ب د م أن يوسم بما يشعر بانه م تعالى ذلك ل ن و القيامه ة ف ي ت ب ل ى ا ل ص ر ا ئ ر وتتجلى الحقائق ويلبس كل منا سره ويلبس كل م ن اللهم ا سلم سلم برحمتك يا رحمة ارحم ل تصير الراحم وهذا أيضاً في نفسه فيه اسلوب من أ س ا ل ي ب الترتيب حسن الترتيب أ ن تلف إ ج م ا ل وتنشر تفصيل كتابه ح ك م ت آ ي ا ت ه ثم فصلت نمط من البيان غ ا ي ة أ ن ي ج ي ك ا ل إ ج م ا ل ثم ي ج ي ك التفصيل في اللف مثل الله ت ب ا ن ك ت ع ا ل ى قل ش ي ء آية و ق ا ل وقالوا ا و لا يدخل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و نصا هذا يسمونه بش اللف هذا اللف هو نصر هذا اللف هو التقسيم فمنهم شقي وسعيد قبل منا يوم ياتي لا ت ك ل م نفس إ ل ا ب إ ذ ن ه ن ف س لا ت ك ل م ن في س نكر ف سياق النفي تفيد العموم ايما تجيء ا ل أ ن ف س كلها في البحث ص ا م ت ة خ ا ش ع ة و ا ج م ة ج ا ت ي ة وترى كل أ م ه ج ا ت ي ة على ركبها يوم ياتي أي يوم ياتي البحث لا ن اي النفوس كلها ثم هذا جمع فرقهما فريقين فمنهم ط ا ئ ف ة شقيه ومنهم ط ا ئ ف ة ش ع ي ه اي تجلت سعادتها وشريقه ا لله تبارك وتعالى واذا النفوس زوجت وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ظالمون وحدهم وحدهم والرباه يتعامل بالرباه يتعاملوا والبغاه واذا نفوس الزوجه قال بنظائرها ليس بأرواحها فقط بالنظائر هذا زوج هذا ونظير ذ ا هذا وامتازوا اليوم أ ي ه ا تميزوا كل مع صنفه والكلمة هنا ليس للأمر ك كم نفسك مسوقا مع جنسك ونوعك. فمنهم تفرق ثم بعدها تقسي. فأما هذا الذين بعدها شقوا تقسي ففي النار لهم فيها زفير و م س ع واما الذين سعدوا أ و سعدوا ففي ج ن ة خالدين فيها ما تبت هذا تقسيم اذن جمع لا تكلموا نفس ثم تفريق فمنهم شق وسعيد ثم تقسيم هذا هو الذي يسميه هذا قريب منه اللف والنصر ومنه قول الله تبارك وتعالى وقالوا هذا يسمى باللف والنصر ا ل إ ج م ا ل ي لست ن ي فيه تسميه تسمية م ا ل ل ف وقالوا ف أولا و الي هود ونصر ليد ا خلج ن ت إ لمن ا كان هود ا أ ونصر ظ ا ه ر من ا ل ل ف ظ أ ن ه ذ ه ا ل م ق ا ل ة م ق ا ل ة كل واحد يمليون نصراني ونصراني والنصراني يقول ليد خلج نتي ليهود وذلك صحيح لين الي هود يروج نتي ي ه و د ولد يروج ن ت إ ليهود ا يروج نتي ليهود ل د يروج نتي ليهود يروج نتي ليهود يروج نتي ليهود يروج نتي ليهود ي و ج نتي ليهود يروج نتي ليهود ي ر و ن ت ل ي ه د و ج ن ت ليهود ي د ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل فيه ل ف ونصر وقال اليهود لن يدخل ج ن ت ي إ ل ا من كان هودا وقال النصارى لن يدخل ج ن ت ي إ ل ا من كان نصارى أ ي من كان من النصارى و اذن م ن الذي جعلنا ننشر على هذا النحو هو ما ع ل م ن ا الله تبارك وتعالى من خلافهم في الموضوع وأن كل واحد ولا ولا نزعتها كل لا قبلة الآخر له يرضى يقر وقالت وقالوا لن يدخل ج ن ه إ ل ا من كان هودا ما لمن قال ل ي ه ولكن د و جمع الفاوة نشر نشر ثم نشر و ن ش ر على نوح إ ج م ا ل ي لم يميز ترك لك ن تميز لا ي ت أ ت ا م من كل واحد يو... لو كان <تصفيق> كل منهم يرى أ ن ا ل آ خ ر حقق بالجنه ة وهو م ع ه و معه كانوا كالشهد على الزبد كانوا في ق م ة التصادق وهو خلاف ما هو مقرر منه ك و ن ه م متفرقين وكونهم أ ع د ا ء بعض ويلعن بعضهم بعضا تلك ن النشر ي ه هذا م كل لكم اللف المفصل تبورها تابعش والمرتب وليتبتغوا فضله إلى عائد أولاً لف أ و ل الظرف ف ا ل الليل والنهار ثم نشر ا ما يرجع لكل واحد منهما وحال على ما تعرف من أ ن ا ل أ ص ل في الليل سكنه وجعلكم الليل سكنه والنهار للابتغاء وطلب الرزق فيرجعوا اليه الليل والنهار لتسكنوا فيه فرجع ا ل ل ي ل ب ا ل ت ر س ي ب وهو المتقدم وليت ب ت غ و ا من فضله ورجع الى النهار بالترتيب حسين فيقال هذا لف و ن ش ر مرتب مو فصان ع ي ا ل نكتنا ك ش ي ر ة جدا هذا ر ه ي ك ا س م ي ا ت أ م ا ا ل ن ك ت اللطائف ه ن ا شيء لا بحر لا, لا تصدق كيف كما هو متسع نعم ت المشاكله ا ا ل م ش ك هذه أ ي ض ا من وعي البديع المعنوي و ا ل م ش ا ك ل ة كاسمها مشابهه او مطابقه ة المطابقة أقرب شاكلة ش أو طابقة كان على شكله أ و شكله نوعه وصنفه المشاكله هو ذكر الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته وليس هو مسمى ب ا ل أ ص ل باسمه ت س م ي ة الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته قولا و د يستدلون بها بكثير من آ ي ا ت من آ ي ا ت التي يسميها البعض ب آ ي ا ت ا ل س ك ا ه و ل ي س منها في ومكر فيقولون علاه هنا ن س ب ة المكر الله أ و ت س م ي ة فعل الله ا ل ج ز ا ئ ي في جزاء الماكرين مكرا من باب ا ل م ش ا ك ل ة لا من باب ا ل ح ق ي ق ة ففعل الله في جزاء الماكرين على مكرهم لا يقال فيه مكرا لان اسماء الله ا ل أ ص ل فيها ان تكون ح س ن ة و ح س ن ة معناه ا فضلى في باب ا ل د ل ا ل ة ف أ ي لفظ يشعر ب أ د ن ى شيء في الاشتراك إ م ا في شبه أ و نقص أ و م قدح ف لا يجوز أ ن يسابع الله وبالتالي لا يجوز أ ن ت ت ر ل يا ماكر أ ع و ذ بالله ولن تسم الله على الاستقلال و إ ن م ا هذه ذكرت م ش ا ك ل ة مع لفظ المكر و ق ا ل ب ا ما يطلق الشيء اسم ل ش ي ء ا الشيء على جزائه مجازا ل أ ن جزاء الشيء ك ل م س ب ب ب ا ل ن س ب ة للفعل فجزا يطلاقه عليه وضح سينا ويمثلونه د في البلاغه ببيت طريف、أيوه. قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه ق ل ت ط ب خ و ا لقميص وجبه هذا حل بهم ضيف ولكن ما عنده حاجه للطعام و ش ب ع ا ن و ل ك ن ق الطعام و ا ماذا له ما لنا تقترح أن ن ب ب خ لك وهو ش ن ر ة ولكن عنده توب ويتحتاج توب إلى عنده ضعيف فكيف يقول لهم أ ن ا لست ب ح ا ج ة إ ل ى الطعام ب ح ا ج ة إ ل ى التوب أت... قال أ ن ا تريدون ان تطبخوا لي ق ا ل و ل لنا اي شيء نجد لك طبخه قال طبخوا لي قميصا لي؟ لي قميص وجبه فسمى عمل نسجي طبخا مع أ ن ه ليس به ولكن ذكر معه وبدا راقيا ق ي للدوق طبعا ج م ا ل ي ة كبيره ة ن وجزاء س ي ئ ة س ي ئ ة مثلها الله تبارك وتعالى حين يجزي المسيئين باساعتهم هذا الجزاء س ي ئ ة أ م عدل عدل عدل ورب ا ل ك ع ب ة فكيف ي س م ى الله ا ل س ي ئ ة م ش ا ك ل ت ل أ ن ه يسوء ص ا ح ب ة صاحبة يسوء و جميع الاحوال حتى الظالم إ ذ ا جوزي أ ح س بالسوء وجزاء السيئه سيئه مثلها لانها جزاء وكذلك هنا ومكر صوره من صور الضعف والتامر شيء لا تليق بالله جل وعلا والله القوي يصل إ ل ى من يريد بما يشاء اذا يبقى المكرون جزائي ما كاروا مكرا وجزاهم الله على مكره بان أ ن ز ل بهم ما قد يرونه مكرا حسب ا ل ت ص وهو عقاب من طرف خفي قد يكون يعني قيد من قيود المكر وهو الخفاء في إ ن ز ا ل ا ل ع ق و ب ة هو الملحوظ فقط وليس وصف المكر ي حتى لا يستنتزع لله ومن اسمائه ولا ومن صفاته تعالى ربنا ع ذلك قال العلم ما ذكر مشاكله في باب الصفات لا يجوز ان يؤخذ من ا لله منه وصف استقلالا ليسمى به وينعت نعم ارفع صوتك نفس الكلمه وكذلك يستهزئون الله ويستهزئ به فلا يؤخذ الا يوصف و الاستهزاء ا تعالى ربنا ل من ا ل م س ت ه ز ي والساخر ه ذ ا من الوان أ ل ا ل م ك ر و ه في الفعل الله لا يسخر وليس ا ولكن يجازيهم على على سخريته يجازيهم على سخريته مجازاتهم على السخريات بالمثل هذا اللون من الوان الاستهزاء حمله بعضهم عليه حمله بعضهم وقسم هذه ا ل ع ق و ب ة على حسب على حسب الجنايات في الذي قطع يقطع والذي قتل يقتل والذي لم يفعل شيء اخف ا ل ط ر ي ق ة فقط هذا يحجز وينفو ف ينفوف أو, ينفوه أو ينفوه هذا من الأشياء قد هذه ادنى م الاشياء حتى في تخريج الاحكام الطباق, الطباق او المطابقه وجمع ا ل بين النقيضين في ا ل ج م ل ة الجمع بين نقيضين في ا ل ج م ل ة هذا كثير قرآن وفيه اللفظي وفيه الحقيقي وفيه المجازي فمن الحقيقي فليضحكوا قليلا وليبكوا ك ث ي ر وقابل بين الضحك والبكاء وبين الكثره والقله واطباق حقيقي واطباق المعنوي مجازي أ و من كان ميتا ف أ ح ي ي ن ا ه أ ي كافرا فهديناه أو من كان ميتا فأحييناه أي كافرا أو من كان ميتا كان كافر ف هذا د ي حصينا المعنوي ن وجوهنا نعم ا واضح والطباق واضح تابع ه أم خفي تجعل بعضهم من ا ل ط ط ب ا الخفي مما ا ق خ ئ ت ه م أ غ ر ق و ا ف أ د خ ل و ا نارا ا ق ل و ا الإغراق يحيي ب و و ج د ا ل ل م ا ا ا ء و إ ح ر ق ي ج د و ا ل ن ا ر و ب ي ن النار ا النار و مما خطيئاتهم أ غ ر ق و ا ف أ د خ ل و ا نارا أن نجد له من دون الله أنصر له الله لا إله إذ الله إذ كيف انتهى ك ي فرعون قلت لكم انتهى أنا ف ومن معه غرقا في البحر و أ خ ذ ت نفسه إ ل ى ا ل آ خ ر ة من ماء إ ل ى نار لحظة لأنه من ن ه النار ك ا يعرضون عليها غدوا وعشيه ونؤمن بعذاب البرزخ وهذا هو عداب ما بين الدنيا والآخرة وهو أول عداب ما الدنيا بين باب يبدأه ومن للآخرة أغرقوا فا وهذه فاغرقوا ي ه من يسمى بالترتيب التعقيبي مع مع التعقيب فادخروا ناره فالله تبارك وتعالى ي ع د ب بما يشاء قد ي ع د ب ك بما هو أ ص ل خلقتك خ ل ولذلك ج ع ن من ا ماء شيء و قالوا العلم من, من عجيب صنع الله الجزائي أ ن الناس حين يجمعون على فساد أو ي تكون ر الفساد فيه ت عقوبتهم من الكون الذي ظهر فيه الفساد هو ينتقض عليه إما بحجارته إما بناره ينتقض إما إما إما بماءه وما تجددت هذه ا ل ع ق و ب ة في شيء أ و سلسله ج د د لنا هذه ا ل ع ق و ب ة أ ن ت من عدل الله منذ سمعنا لا تزال هذه الحياه وهذه أ ص و ل ك أ ن ت ف أ ن ت من ماء وطين ونار وهواء أ ن ت من هذه وحين لا تجعلها في ع ب ا د ة الله تنتقض عليك الوجود ب أ ج ز ا ئ ه التي فيك فيجيء العذاب من الحين يجمع الناس أ و يكادون ل أ ن ربنا نزل ف ع ل ا لا ينزل عقوبه إ ذ ا كثر الصالحون أ و حتى إ ذ ا كان الامر الصلاحي شائعا أنهلك هو الصالح كتور خصت بعناية زائدة على、خواتي. خصوصا في ا ل ق ر آ ن لما لها من الفوائد ا ل ج م ة فالتناسب ا ل إ ق ا ع ي في الكتاب مقصود لماذا ل أ ن ا ل ق ر آ ن جاء ب ر س ا ل ة على مقاس كلام العرب ولكن م خ ا ل ف ة لجانب كبير من معهودهم في جوانب فوضع هو معهود الخطابة معهود السجع بإزاء الخطابة الذي والقافيه ا ل م ع ه و د ة في الشعر ا ل ف ا ص ل ة وهو من مبتكراتها اكثر جاءت على النمط لكن لم تجري على ذات النسق الممل بحيث يلتزم ا ل ف ا ص ل ة فلذلك ت ج ي ا ل ف ا ص ل ة في الصور الطوال ا ل م ت و س ط ة م خ ت ل ف ة متنوعه ومن قصد أ ن ه من أ ج ل ه ترتكب أ ش ي ا ء كتجاوز ما لا يمكن تجاوزه في الغالب في نظم الاعراب كتقديم محقود و ع من الصرف و ز ي ا د ة الالف وحذف اللام أ ح ي ا ن ا ومن أ م ث ل ة في ا ل ق ر آ ن ك ث ي ر ة والليل إ ذ ا ي س ر ويسري الياء لام يفعل يسري فحذف ع ل ف اللام لا لموجب ليست م ج ز و م ة وليس داخل عليها ما من الشرطه ما يمكن أ ن يلغيها لا أ ب د ا لذلك قال ا ل العلم هذه الرياح وسعيرا الفتش لا. لا. لو لو في قراءه, من قرأة من قراءة ما قرا بالتنوين ى هذا لذلك الصرف قراءة سلاسلو وأغلالا من ممنوع من قواريرا قواريرا من ف ض ة قدرواها وقولها ا ب ه ا ومن الممنوع من الصرف والظنون لا يجوز ان تمد أ ل ف هكذا ا إ ش ب ا ع ا لكن الفاصله ا ل ف ي ة وتظنون بالله الظنون زيادات حذف صرف ما لا يشرف ت ق د ي م محقه التاخير برب هارون وموسى مع أ ن هارون هو من بعد موسى وموسى سابق عليه ولكن الفاصله تقتضي الالف فجاء ب م وغيرها س ى مؤخرا و من ا ل أ ش ي ا ء الكثيره ة أليس ل ل نيد ا هذا هذه التنزم الإقاعي بالدات إليها الرسالة التي للوان هذا السواب على نجده مقصود ماذا العلمي في الفواصيل بشي تبدو قد كرتكبت والخصال أ و ل ا تحديد الفواصل تحديد ل ل آ ي ا ت ل أ ن المعظم على ان ا ل ف ا ص ل ة ر أ س ا ل آ ي ة إ ل ا كلاما ل نقل عن الداني فيه فرق بين ر أ س ا ل آ ي ه و ا ن ب ي ن ا وما خ ش و ا ه م يقول كل ر أ س آ ل ا ي ه ف ا ص ل ة والعكس و ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى نظر هناك ب ن س ب ة لكلام الداني ا ل ف ا ص ل ة عندهم تطلق ختم التي ختمت الفواصل على كلم ختم الآي الكلمة التي ختمت به الآية به وتطلق أ ح ي ا ن ا على بعضها وجزئها كالحرف ا ل أ خ ي ر الممدود وهو جزء ا ل ف ا ص ل ة فيطلق عليها مجازا فيقال ا ل ف ا ص ل ة هنا الهام اي الراوي فيطلقوا ا ل ف ا ص ل ة على ك ل م ة الختم وعلى حرف الختم ولذلك في وغيره حروف الصناعة الباقي لا تتشاكل في المقاطع للإعلام بالفصل في في نغيره بأنها متشاكله ع ل م ي ن ا س ت ع ي ن مستقيم والتشاكل هنا لا يعني التطابق التماثل ل أ ن النون مع المين تقارب مخرجي معروف لدارس ل الصفات والمخارج زين. ويكتر ض ن و ي الحروف ف ا ص ل ة ا ل ف ا ص ل ة يكتر فيها اختيار ما يسمى بالحروف ذ ل ق ي ه ل أ ن ه ا حروف خ ف ة وفر من ل ب الحروف ا ل م ذ ل ق ة وفر من ل ب الحروف المزلقه وقرئ ن ظ م ن ت وفر من لب الحروف ا ل م ذ ل ق ة الذي لب اي كمل لبه فر من الخلق و ت ع ب ه م و ا ن ح ر ا ف ه من لب فر من الخلق وفر من لب ل ي ج ع ل و ن هذه ا ل م س ي ح ي يجمعونها ل د ل ا الاحرف وفيها ت و ص ي ة لطالب علم ا ل آ خ ر ة ح ت لا تفسده ا خ ل ط ه فدعهم تريحهم وتستريح فقل من خلطهم ثم معظم الخلق على الخلق فساد ن س ت ث ن ي ن ا خ ل ط ة المسجد و أ ه ل ا ل ص ل ا ة والصالحين من, من الناس وهم ق ل ة لكن م خ ا ل ط ة الخلق كلهم ومن غير تحفظ ولا قصد ل إ ع ا د ت ه م ولا لدعوتهم ه ذ ا يجعل ا ل إ ن س ا ن يفقد كل شيء ويضيع في, في, في بحر الفساد والانحراف يسمونها ب ا ل د ل ق ي ة او ا ل ذ و ل ق ي ة تخرج من دلق اللسان يعني طرف وهي خ ف ي ف ة نظرا ل أ ن ه ا لا تكلف اللسان كثيرا وقريبه من أ ن تخرج ف -ن ها؟ كلها على نقطة. هذه الحروف ما تجدها هي الحروف الفاصلة الألف ضعيف أرض لأنه كلها وكذا تحمل على غالباً تلمد الاعتماد عليه هذه تجدها هي آه ذات ما نقطة حرف جوفي هوابي م ا د ة الهواء ومداه الجوف م د ة الهواء و م د ا ه يعني مدرجه الجوف فهو من قسم الحروف ذاته المخارج ا ل م ق د ر ة ل ل م ح ق ق ه هذه تجدها في الفواصل لماذا لأن الفواصل مقاصح والمقاصح محال ومحال الوقف جوية الاستراحة والانتهاء باللسان إلى الأيسار عليه مقاصح وقف جوية يجعله اكثر استعدادا لمتابعه ل ا ل ق ر ا ء ة واستعدادا ح د ا و للحفظ ل أ ن في ا ل ف ا ص ل ة كما في ا ل س ج ع ة كما في ا ل إ ق ا ع جعل الكلام المنطور ك أ ن ه شبه منظوم وهذا ييسر ج ع ل ع م ل ي ة الحفظ وتعلمون من مقاصد الكتاب حفظه حفظ لفظه حفظ نصه فجاءت الفاصله تيسر ذلك طالب ما أنا تسخير رحيم الحمد لله رب العالمين أمان الصغير اداه اخذته في ا ل أ خ ي ر ي س ت ع د للميزان لياخذ اللفظ ويدرجه في سيدي في القرص المدمج كوعي غيبه إ ذ ا ا ل ف ا ص ل ة تعين على ا ل ا س ت ع ا ب والحفظ ومقصد القران ي ا ل ف ا ص ل ة إ ي ق ا ع صوتي يشيع في ا ل ن لونا من ألوان التناغم يتنسب ص الصوتي م ع الدلالة وهذا مستويات ا مستوى من ل ب ح ث ووجوه اذا ل ل إ ع ج ا ا ز ي يسميه ل الإعجاز الإقاعي القرآن ب ع ض في يقولون ترنمت مدت و إ ذ ا تحصرت حدت تلك الأم ج د س و ر ة قاف على ا ل م د و د التي فيها لكن الوقف على حرف قوي لهوي شديد والقاف والحديث في ق ا ف عن الذين ينكرون غيب ا ل ب ح ث وفيه وعيد شديد و ي ن ك ا ر ا ل ب ح ث ي ن ك ا ر ا لقاف الحق فيه لأنه لان فحوى الرساله الانذار بالغيب بغيب البعث لا, لا معنى للرساله ع لا معنى بدون بعد وبدون غيب ص ا د ص الخصومات د ا الثلاثه الموجوده في صورتها وفيه صدى ص ا د والدال الموقوف عليه والباء المقلقه المناسبه للدال ما يشيع الوانا من ا ل إ ي ق ا ع الصوصي الذي يتناغم مع ا ل د ل ا ل ة والمعاني ويسميه بعض البيانيين ا ل م ت أ خ ر ي ن عندنا、الظلال. ظلال ظ ل الصوت ا ل ظلال ا ل ك ل م ة تلقيها على إ ي ح ا ء ا ل د ل ا ل ة فيتناغم الظل و ا ل إ ي ح ا ء هذه مباحث ر ق ي ق ة ولكن المدخل و اليها إ علوم ا ل ب ل ا غ ة والبيان البيان والمعاني ا ح ت ق ل بعضهم ه ا د ا ن العلمان ي هما مدخلاء الاعجاز اي الوقوف عليه وتذوقه بركاء لكم قالوا الفاصله تجيء لمعاني بالتتبع تجيء في مقام التمكين ومقام التنظير مثل ولاده ا ج و ش يفيدكم شويه ما معنى التمكين قالوا ت ت ب ع ت خواتم ا ل آ ي ا ت و ج د أ ح ي ا ن ا تختم بتوقيعات ب م ت ا ب ه تلخيص لمضامين ما سبق كانها تلخص م ض ا م ي ن ا ل م ت ق د م ة تمكن لها سوعدة لول معنى التمكين التمكين من ألواني تلخيص المستفاد ألوان تلخيص باللمح قوله ل تبارك وتعالى نشوف شيئا فيها الختم إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك سيدنا وان تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم قيل ان أ ح د ا ع ر ب الفصحى سمع قرين ي ق ر أ و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم قال هذا لا, لا ي م ك ن أ ن يكون كلام إ ل ه لان هذا المقام التوسلي ق ص د ي وان تغفر لهم فلن ينقص هذا من عزتك, هذا؟ هذا أدعى. لن ينقص هذا من عزتك. لان الغفر نوع من ت س ا م ع ترك ا ل م ؤ خ ذ ة ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم ذنوب هؤلاء لا تصل الى عزتك وكونك تغفر لهم لن أ ينالوا بمقامك ق م ة استجلاب وسائل الاستعطاف في مقام التوسل بن عيسى والحكيم تضع ا ل أ ش ي ا ء في مواضيعها لا لاعتراض عليك حتى لو خالفت ما أ ن ا متوسل به إ ل ي ك كده تفويض وتوسل وأدم و ا د م و ي ش ب ا ش بمقام ا ل ن ب و ء ة الراقي ي يدل على ل مقام ا ن ب ولذلك أنا قلت مره الإخوان في درس تفسيري التمسوا أ س م ا ء الله جل وعلا في مقام التمكين الفاصله س م ا ا ء ة التمسوا أسماء ا ل ل الحسنى في مقام ا ل في تقفون م ك ي الفاصلي ن ت على أ س ر ا ر من بيان ا ل ق ر آ ن لا ح د ل ل الختم شوف تعصورة ا حتى ش ر بعد لا ه هو الله الخالق ا ل ب ا ر و المصور له ا ل أ س م ا ء و ا ل ح س ن ي ش ب ه له ما في ا ل س م ا و ا و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم نصر ا ل أ س م ا ء التي سبقت وتقدمت والتي اقتضاها تفصيل, تفصيل بياني في مقام ي إ ظ ه ا ر جلال الله وعظمته وكماله انتهت تودع ا ل ص و ر ة بتوقع في مقام المقطع تمكين تمكين ا ل ف ا ص ل ة ك أ ن ه ت ل خ ي ص تلخيص لمضامين متقدمه ب ل و ل م ل و ا ن التوقيع كنه الامضاء يسبح له ما في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز ا ل ح ق ي م ا ل ع ز ة ق م ة ا ل ق د ر ة و ا ل ح ك م ة ق م ة العلم و ج م ع بين هذين جمع بين كمال ترجمه الكمالات كلها كل الكمال كل الكمالات اليه ترجع إ ل ى ق م ة الاقتدار و ق م ة العلم ا ل ح ك م ة و ا ل ع ز ة العزيز الذي لا يغلب لتفرده بالاقتدار لا يغلب من غالب ولا يغلب اي لا يعجزه شيء إ ذ ا أ ر د فعله فدخلت كل صفات الجلال والعلم مع ا ل ح ك م ة ا ليتاج العلم هو الذي لا يخفى عليه شيء ولا يخطئ في صنع شيء و لا يتجاوز الحكمه في فعل شيء صوروا الصنع ترجعوا وصفاته ترجعوا هو وتجيئوا الرشد الكمال الرشد الكمال في الإرادة الكمال في الفعل الكمال الكمال الكمال في الخلق. الكمال في في الفاصلة وهنا لأن الفاصلة الحسن يسمينا معنى التمكن الخلق الله أرجع أن بكم سميني. لا يقول واحده سي الفاصله شرط في ان تكون و ا ح د ة هذا خطا يمكن أ ن يطلق على جزئها حرفا ويمكن أ ن يطلق على الكلمه يكون اطلق على مجاورها كالكلمتين في قالوا التمكين يقصده في والثاني ذلك قالوا تجعله الفاصلة مما وهو أن آخره التصدير التنظير ينظر أن أولها والآية إلى أولها إلى صدرها. وهو رد العجز على الصدر رد عجز ا ل آ ي ة على صدرها رد مقطعها على مطلعها وهذا جميل كثير في, في ايات ما كدا ا ل ل فيه هذا التصدير نظر ف ا ص ل ة إ ل ى صدر ص ا ل ا ل آ ي ة أ و قل فيه رد ا ل أ ع ج ا ز على الصدور ومن مثال ي هناك أ ن ز ل إ ل ي ك أ ن ز ل و ه بعلمه الملائكه ة ي ش د و وكفى ن بالله ه ش يشهدون د ا ي وكفى بالله شهيدا هذا فيه نظر ا ل ف ا ص ل ة إ ل ى الفاصله التي قبلها فرد عجزها على عجز سابقتها يشهدون وكفى بالله شهيدا خصوصا إ ذ ا قلنا هذه يشهدون فصيله مع انه صحيح أ ن ه ليست فصيله تابع شيء مثل ش ي ء مثل آ خ ر وهب لنا من لدنك رحمه تندك أنت ا ل و انك ب هب إ أ ن ت الوهاب فختم بما به علق ط ل ب أ و ل ا فهذا فيه نظر الفاصله إ ل ى صدر الله و ا ل ك س ما يجب ان يكون ه ن ا ا ل ان ي ك و ه ا ك م اجل ان ي ك ه ا ك من ا ج ا س ي ك و هناك م ل ان ي ة و ف ي هناك من اجل ان و ا ك من ا ل ان ل ك و ا ك ل ان ي ن هناك من اجل ان يكون هناك من ي ك ن ه ن ا من هناك من اجل ان ي هناك ن اجل ان ي هناك م اجل ي هناك من ا ج ا يكون ه من اجل ان ي ن ا س ب ا ل ان و ا ك من ل ان و ن ه ن ا س ب ا ل ن يكون ن ا ك من ا ل ن ا ك م ا ل ان يكون ه ا ك م و ن هناك م ا ل ل ف ظ و ه ن ا ن ي قام علمان ي ه ع ل م ا خدمهما خ د علمان خدما هذين الجانبين من الكتاب أخدمه تناسب النظم و علم اسمه علم متشابه الكتاب وهذا يخدم ما يسمى بالتشابه في اللفظ وقد الف في ك ل م ة فألف ف ي ا ل ن ظ م سوى ا ل الصور الفواتح المقاصر الفواتح آ ي أو أو أو نظم أو نظم مع أو نظم مع مع المقاصر خواتم الصور عندنا جوانب أ ر ب ع ة في ا ل تناسب الايه م ط ل و ب ت ن س ب ا ل آ مع بعضها داخل الصور وتناسب الصور مع بعضها في ترتيب ت ا ا ل ل وتناسب ة و مطالع الصور مع خواتمها وتناسب الخواتم مع من الفواتح خ ختم و ا ت م مع من مع ختمه لبيان شده الاتصال ومن صور إ ح ك ا م الكتاب كتاب علم هائل حتى سئل عن الاعجاز عن جهته فقال له رب كعبتين له النظم ا ل إ م ا م الرازي رحمه الله صاحب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب يقول ف ي جل لطائف ي ا ل ق ر آ ن تؤخذ من ترتيباته وروابطه أ ي من ترتيبات النظم ومن الروابط أ ي من ص ل ا ه القائمه بين النظم بينما وقع النظم بينه وبين مجاوره جل نجد لطائف الكتاب ابن عربي رحمه الله لم يقل علم شريف كما سماه وإنما سماه قال علم عظيم ولكن زاد قال فتح الله علينا منه بشيء فلم نجد له ابن أداء وإنما اسمه زاد مستوعبا شريف فتح عربي بشيء منه عظيم رحمه فاخفيناه وطويناه هذا يكون من الظن م ي بها قد يقول من العربي ولعل في ما يسمى ب أ ن و ا ر الفجر شيء من هذا ولكن أ ي ن الكتاب يقول ب أ ن له في تفسير يسمى ب أ ن و ا ر الفجر في مجلدات وثلاثين مجلد و ل م ا ئ ة مجلد ولكن لا ولا جزء واحد و إ ن م ا الذي له قانون ا ل ت أ و ي ل الذي وضعه بين يدي, كتاب بين يدي هذا التفسير المسمى ب أ ن و ا ر الفجر وذلك أنه كان له مجالس وذلك له أنه بعد الفجر مع ت ل ا م ذ ه خاصين وكان يشبع نظره في ا ل آ ي ا ت بعد اكتمال أ د و ا ت ه انوار الفشل ي أ أو ن كان من الرجل بالكتاب الباقي المتبقي أو الباقي هذا على علم يدل على كتبه هذا النبوغ. النبوغ في الفهم و ا ل م ع ي ة وخصوصا انه لا, لا يقدر عليه او يدعي ما ليس و ا بالغا إليه اليه ب ق ا ع تفسير ألف ف ي وخصه لهذه、المسألة. الا م س أ ل ل ة إ أ ن ه له مشربه خاص في ف ك ش أسباب النظم وكذلك مشربه خاص وإلا فهو مفيد جداً. وكتابه الدرر جدا تنا مفيد تناسمه نظم、الدرار. ن ظ ن ا ك اشخاص ي م ن ان ي ك ن ا ك اشخاص ي و ك ن ان ي و ه و ض ك ا ش خ ا يمكن ان ي ه طلبة ا ل ط ا ل ب و ل ك ن ان يكون هناك ا ش خ ا ب ه ل ل ذ ي ن ي ط ل ب و ن ا ل م ن ا س ب ا ت يمكن ان ي ك ف أ ح ي ا ن اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص م ك ن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص ي م ك ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص ي م ن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان ي ك ت ن هناك اشخاص فمن فتح له فيه نطق ومن طوي ع ل ي ه علمه ليصمت ويتكلف ويتابع اذا هذا أ ل ف فيه و أ ل ف ا ل إ م ا م بن الزبير الغرماسي في مناسبات الصور كتاب يسمى البرهان في تناسب الصور و ا ل إ م ا م ا ل ش ي و ط رحمه الله له, له تناسق الدور في تناسب الصور وحده السلام نعم, نعم. وله كتاب يعني في قطف ا ل أ ز ه ا ر توائد في اسراري ل أ أنا د ر هل تقبيعه ولكنه الله كتاب موجود إن شاء ط في الأزهار ع ن ي ث م الاسرار ر ا أ ز ه ر الأزهار الأزهار ثمارات الأزهار قطف قطف ا ل أ من يعني, يعني الآية فيه نعم النظمة نظمة لأنه تناسب أسرار صور ما تكل أ و ل من ذكر في ي م ن سمان ابو بكر ب السبور هذا الرجل كان يتكلم ك ث ي ر هذا أ ظ ه ر ه و أ ش ه ر ه وكان دائما إذا أ ت م آ ي ة قال وما وجه م ن ا س ب ة هذه ا ل آ ي ة التي بعدها لها دائما هذا دا راتب في كل كلامه في القران يتم التفسير ثم يقول ما ع ل ا ق ة هذه ا ل آ ي ة بهذه وهذه بتلك ويقف عند هذا وينعاق على الذين لا يقفون عند هذه ا ل م ن ا س ب ة نحن س ت فاذا ف ف ا ئ د فاذا فاذا فاذا ا ذ ا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا ف ا ق ا فاذا فاذا ف ا ا ل ا ذ ا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا ف ا ل ت فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا فاذا ف ا ا فاذا فاذا فاذا فاذا في ه ن د س ة هذه ا ل س ا ر ي ة فيها أ ش ي ا ء ط و ي ل ة و أ ش ي ا ء ق ص ي ر ة وخطوط ه ن د س ي ة تشبه القباب و أ خ ر ى يعني مائله و ع الاختلاف ما فيها من أ ش ك ا ل يحار الطرف في أ ي ا ه اجمل حتى إنه اختلافة ان اختلافها أ د ى إ ل ى تشابه انتظامي جعل منها و ح د ة في م ر أ ه الراعي و ح د ة متناسقه الله نزل أ ح س ن الحديث فائقيه في الحسن ثم ا ن ب ا ع ل ه و ج ه ي ف ا ئ ق ي ه ف ا ئ ق ي ه ا ل أ و ل ى تشابه التناسق وهذا ي ر ج ع ل ل ن ط م والثاني ا ل م ت ن و ي ة وهذا ي ر ج ع للمعاني التزامه لمنهج التقابل والتصريف ت ن الوان ل ح د ي ع من ي المتاني لتتبعتها لاجدها م ض ط ر د ة في كل صور الكتاب إذن ف ا ئ ق ي ة الحسن ترجع للنظم وترجع ل أ س ل و ب التصريف في المعاني ويبقى وجه ثالث هو أ ت ر ه في النفوس حين تسمعه وهذا هو الذي يخدمه ه ذ ا ل أ ن حسن الكلام وفائقيته في صورته ومعناه السر ا ذ ي هو ا ل وفي أ ث ر ه في الغير افاده معاني و ا ل ت أ ث ر بالزواجر ل أ ن ه تخلف ي ا ل آ ث ر يدل لضعف المؤثر لضعف المؤتر او ل م ؤ ر أ لضعف القابل ولكننا في توصيف الكمالي في الفاعل لا بد أ ن نجعل منهم خ ا ص ي ة ا ل ت أ ث ي ر هذه خ ا ص الكتاب تقشعر من ا ج ل و د الذين يخشون ربهم هذه ع ي الزواجره ث م ت ل ي ن جلودهم ا ل بشائره هذه في الزواجر وهذه في البشائر ف ا ل ت أ ث ر لهذه ا ل أ ش ي ا ء إ ن م ا هو أ و ل ا النابع من العلم بصدق منزل الكتاب والفهم عنه غ ا ي ة و ا ل إ ح س ا س بتجلي الله من خلال كلامه لذلك قيل لبعض العلم كيف تقرا ا ل ق ر آ ن كيف كنت أ ق ر أ ه ولا أ ح س بشيء فرجوت الله فنقلني حتى كدت و ح س ب أ ن ن ي أ ق ر أ ه ب ن يدي رسول الله قال له إن بلغت إن ق في عندي رجاء أ ن أ ح س ب أ ن ن ي ي خ ا ط ب الله أ و يخاطبني فهذا منتهى ما أ ر ي د أ ن أ ح س به وفعلا ل أ ن الله س م ى أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن وما هجوم له آ ي ا ت والايه د ل ا ل ة و ا ل د ل ا ل ة إ ن م ا تكون على شيء هو من قبيل ما هو خفي و غيب ك ا ل آ ي ة التي بين يديك كما انها تشير إ ل ى قدره وتشير إ ل ى علم السماء والارض والنبات والكون و ه ذ ه ا ل إ ن س ا ن والبحار وهذه ا ل أ ل و ا ن من تقلبات في وجود الذي خلقه وهذه ا ل أ س ر ا ر الوان الطير الوان الوحش الوان النبات الوان العشب الوان السمك في البحر هذه القدرات الوان هذا ا ل إ ن س ا ن الوان هذه الجبال القدرات التي بتدهو الله، بتدهو المقدرات ق د بيده ر ا التي الله ا ت ل التي دخلها الله في ا ل أ ر ض من بترول وغاز واشياء لهم عليه الصراع الذي يحرق الأخضر واليابس يحرق كون مليء بالعجائب、بالغرق. صنعه الله بكلمه كل آ ي ا ت وفي ا ل ق ر آ ن آ ي ا ت تدل على المتكلم كما في الكون آ ي ا ت تدل على الخالق الصانع فمن منا يحس وهو ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ ن ه يكلم الله و أ ن الله يكلمه يحس في استقيم استحبوا كما أمرت خطاب أمرت أذكركم يذكروني ويحس بايات الجلال والجمال والقرب والرفق و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني فلذلك أنا من حادث لو رجعنا إ ل ى ح د ث ما حدثنا به الصادقون عن السلف وهم يسمعون ا ل ق ر آ ن ل ر أ ي ن ا أ ن ف س ن ا لن انتمي للسلف اعوذ بالله انتماءنا لهم مقطوع ي ا الذي ل ل ه يحدثني الله. الله من وكان معلما للكتاب م د ر س للقران قبل ذكرني بشيخه قال لنا شيخ رباني ق ر ن عليه وكان إ ذ ا خرج ط ل ب ه من ا ل ف ت ر ة ا ل ص ب ا ح ي ة خلفني قال لي ت أ خ ر فكنت أ ت أ خ ر وكان يقول لي بعد أ ن يخلوا ل م س ج د اقرا يا محمد يقرأ عليه قال ر أ عليه ق فكنت اقرا أ للحن ا ل صوت ا ل ق ر آ ن وكان ل ح ن في صوته ط ب ي ع ي حزن تحزين فكان يخلفه ل ي ق ر أ له ا ل ق ر آ ن بهذا اللحن الذي أتيه طبيعي فطري ق ا ل الأمر شيء قال عقلت ل ل أنا أدري أن من صاغيص ما ا شيء في و ح ت ل الجنة ل ك ا ت ي نورت من عبادنا من كان الجنة تقيا تلك التي ا ل ت هي من نصب أ قال ي سمعها فصح ق ويقول أقوله قال ا أنا هذا ل لي لي أعد عنه فأعدتها أنا ف ص ي ح ة ارتزج منها المكان كله وسقط على ق ف ه قال قطعت القراء وظننت أ ن الشيخ قد توفي بعد ساعه او قريبه منها إ ذ ا به يلمم أ ط ر ا ف ه ويقول ه ا ق ر أ ماذا تصنع لم ا ذ توقفت الرجل كان في غيبوبه صعق م ك ت ر ت ه م كيف تستقبل هذه ا ل آ ي ة و لا أ د ر ي كيف تنزلت ا ت ا ر ه ا على قلبه وهو يتدبر مثل سلامتك في لحظه الفتح و ا ل إ ش ر ا ق وارتفاع الحجاب الذي هو حجاب فينا أ م على قلوب أ ق ف ا ل ه ا من ف ت اقفال ح ا ل أ ا ل ت ي فينا أقفال ل غ ف ل ة و ا ل إ ع ر ا ض والعناد و ا ل م ا د ي ة والالتصاق بالعجين و ا ل أ ر ض والخبز هذه ألوانهم الفهم هذا الأشياء بيننا الكتاب النظم الكتاب فوائد قلنا؟ لولا وبين في سد تنسب من نظم من أن تشعر بفائقية حسن وانسجابه تشعر الكتاب بفائقية ثانيا ة د ا ل ت ا ثاني ق ف إ ف ا د ة المعاني هذه هي ا ل أ ص ل إ ذ ل لا نحتاج في م ع ر ف ة المعاني إ ل ى التناسبات و ق ف التي يدرك ق م ة المعنى لا أ ص ل المعنى الذي يدرك ه بنظم ا ل إ ع ر ا ب نحن لا سأل... نبحث ا ل آ ن عن نظم ا ل إ ع ر ا ب نظم على قانون ا ل إ ع ر ا ب هذا ما يصحح أ ص ل المعنى أما كمال نظم الآيات فيما بينها. عندنا في النظم ما سيدي؟ ما هو ظاهر الانتظام مثلا ظاهر الجملة مؤكدة هنا الآيات بينها عندنا يا شيئاني ظاهر ظاهر ظاهر كانت تكون الارتباط هو في سيدي تبع أ و مفسره أ و قيد حالي أ و نعج المتمم أ و حتى استطراد أ و ا ع ت ر ا ض فالوصل هنا جلي ولكن قد تبدو بينها وبين غيرها لون من لون ا الفصل وهنا يحتاج عالم ا ل ن ظ م إ ل ي ه معنى ا ل ن ظ ر و ا م ت ل و ا لكم إ ن شاء الله س و بعض ص و ر صورة المؤمنون ا ت م ث ي ل يجلي لكم معا ا ك ت ر من مجرد ق ر ا ء صورة المؤمنون و د ئ ت بقول الله تبارك وتعالى ا ل آ ي ة ا ل ع ش ر ا ل أ و ل ى قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشون الآية إلا تعالى قوله أولئكم الوارثون م ب ن ي ولكنهم ن ع ى على الاقتضاب لا على التنسو م ا ي ق و ل ل ك ن ا ح د و ن ه ان م ي ه و ا ن ت ق ا ل و ا ل العشر يقول لي تعالى فلح ل آ ي ا ا ت قد م ؤ م ن و ن بمن لم واحد يكن يكونوا م ؤ م ن و ن بربهم اولا وبنبيهم ثانيا وبكتابه ثانيا ما ذكر متعلق ا ل إ ي م ا ن مطلقا فالقضيه ص ل ا ة وفي ة ص هنا ل ف قضيه ة ا ا ل ل ص متعلقه ر أخرى ة على ل ص و ي قضية الإيمان محافظ فاحتاجت التي ن ن و ا ا ص صلاة و المؤمنون عنوان ر ة ولا ل مع زكاة ض ي ة ن الايمان قضية م ت ع ق ة ل إ فيقالوا لقد خلقنا فوقكم الا تؤمنون بنا فنحى إ ل ى دليل من أ د ل ة ا ل إ ي م ا ن بغيب الله الخالق الموجد المبدعي و ب د أ ب ا ل إ ن س ا ن ب ا ل آ ي ا ت ا ل ن ف س ي ة قبل الآيات الافقيه آ ي ت ا ل أ ة الآفقية ا ل ثم ج ع ن نطفع ثم ا ل ا قوله خَلْقِ وَمَا تعالى عَنَا كُنَّا ا خ ف ل ي ن ن ن و أ ز ا مِنْ سَمَعَ الإمداد آية وآية آية الإيجاد ا ل ر ز ق آ ي الصنع تجليات إ ي م ا ن ي ة قد أ ف ل ح المؤمنون بغيب ا ل أ ل و ه ي ة وصفا لله ا ل إ ل ه ي بحق الباري الخالق الموجد الرازق الممد ثم بعدها حديث عن ا ل ن ب و ء ا ل أ ن ب ي ا ء ولقد أ ر س ل ن ا نوح م ب ا ج ر ه الى قومه و م ع ا ن ا ة النبي و ص ن ف الذين يكفرون ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم أ ق ا و ي ل ه م في ا ل أ ن ب ي ا ء ذكر الله الخالق الرازق والباعد للرسل ومعناه الرسل الصورة تمامها آيات الإلهية وآيات الرسالة وهما الإيمان بالغي الصورة آخر الصورة إلى متعلقة لتختم شو حديث عن أخذ الله إنه لا يفلح ل ا كم ا ف اغفر ر ربي ر و وقل و ن ح ه أنت خير كم جميل هذا ا ل ا ق ا ع الذي يقابل قد يفلح المؤمنون إ ن ه لا يفلح الكافرون ن مش... من نظام、مطارد. منسق وإذن يصنعه أن أن ينهج نهج لحد الصورة الأخير قال العلمي الذي النظم مترد ما هو خير يريد طريق فهم عن طريق النظم هو أن يعتبر أ ن ا ل ص و ر ة لها موضوع واحد و أ ن العنوان التوقيفي ل ل ص و ر ة هو الذي يجلي لمحور محاورها ثم يستهدي بطالعتها ت ا ل الأصل ف ي ا ت ص د ي أي ر النظر س ت ه د ي بهذه ثم ينظر إ ل ى أ ل و ا ن التخلصات العدق للقائل القرآني وسور ف ي استهلالها وفي اختتامها وفي ابتدائها وصور القرآن ا في ب ت د ا ا ئ ه وفي خ ل ص ه اعظم وفي انتهائها بلغة أ نظم و أ ج ل وكيف لا وهي كلام الله جل ومن لها معان في ا ل ت أ م ل بدله كل خفي وجلي وصور ا ل ق ر آ ن في ابتدائها وفي خلوص, يعني خلوص جمع يعني تخلصات فيها حسن التخلص والاعتراض ف ي س ت ر ا وفيها ا ل والتنقلات ف ي التي تكون كما قلنا هنا ا انتقال من من من صفات المفلحين إلى الحديث عن آيات الله التي تلزمك بالإيمان بغيبة انتقال الحديث عن ومعاناتها الناس إلى الختم بأنه لا الكافر من من عن عن نبوءته بأنه كانوا تلزمك قد إلى إلى يفلح ل ذكر وشرود ف ح بغيبه إذا و أ وهم الذين نزلوا عندما واجب ا ل آ ي ا ت واستجابوا لله وما أ ن ك ر و ا هذه البينات كيف يفلح هؤلاء الذين هم ض د هذه ا ل ص ف ة في ا ل آ ي ة حديث عن المؤمنين كيف حازوا الفلاح وسبيل هذا الفلاح وعن ضدهم من أ ه ل الكفر وكيف خابوا وخسروا و ف ا د ه م هذا الوصف وهذه المنحه وكل شرك باذن د ا وفي خ ل و ص ه ا و ف ي ا ن ت ه ا ئ ه ا ب ل غ ة أ ب د ع نظم و أ ج ل وكيف لا وهي كلام الله جل ومن لها أ م ع ا ن في ا ل ت أ م ل ي بدله كل خفي وجلي ي لي ليه في هذه الوان من نظم يستخرج المعاني التي يتوسل التي هي ويتوسل بحسي القصدي ويأتم برصيدي الوان لا لها ولكن بالعلوم الذين سبقوا من أهل ل هذه أمعان أدوات من نظم من سبقوا ا ت ر حد د ب لانه دائما ناتيجين ان شاء الله في الختم أ ن عندنا و ح د الرصيد من تفسير في كل هذه العلوم تطبيقات لهذه العلوم في ا ل ق ر آ ن من خلال التفاسير عبر الاعصار عندنا رصيد مختلف ومتنوع ومتكامل ولا يجوز أ ن ي أ خ ذ ببعض دون بعض ولكن يحتاج الى نوع من الغربه لا ونوع من الانتقاء المفيد يستعينوا بهذه ا ل أ أ ر ص د ة ل ن ه ا أ ر ص د ة إعمال عقول مؤمنة م ؤ ه ل ة ص ا د ق ة على اختلاف الفئرات ب إ ي م ا ن ه ا و ص غ ق ه و أ ت م ر ت بالبحث ت ع ط ت هذه ا ل أ ل و ا ن من ا ل أ ر ص د ه ا ل غ ا ل ي ة فكيف نشطب و ن غ و ب ي د ع و ى ان هذا فيه بعض قال فيه بعض كذا وكذا هذه ا ل أ ر ص د ة هي التي تمثل الرصيد الذي يسمى عندي انا ب م أ ج و ر التفسير عن سلفنا كانوا ص ح ا ب ة كان نبينا صلى الله عليه وسلم و ك ث ي ر ة هي ا ل أ ش ي ا ء ا ل م س ن د ة إ ل ي ه ولكن في مقام التمثيل كما سنون البين ن شاء الله أ غ ل ب ا ل تفسيرات ولاهي تمثيلي ما ف لا د و ج د نبيه إ ل ا هذا بس نادرا والكثير منها لم يصح فلذلك التفسير المسند قليل التفاصيل التي نشبت ل ل ص ح ا ب ة ولها حكم المرفوع بشرطين أ ن تكون مما, لا مما ليس ا ق ب ل ل مما مما فيه مسرح ل ل ر أ ي عن مسائل الغيب وغيرها والتعبدات وأن لا يكون النبوي ولا ولا تصدقوا يتكذبوا ولا أي بناء عن بني إسرائيل ولا ولا حرج. يعني يكن ناهي لا المفسر له صلة للكتاب على هذا بكتبها الترخيص إسرائيل حاجر فيما فيه حديث لم من ماذا فيما لم ماذا خاص ما حدث ما حرج يريد صدقا ورد صدق ومصدقا إسرائيل فيما ل س هو من هذا ا ل ق بني ي ل ع بني إ س ر ا ئ ي ل هذا هو الذي جعل كتير علماء التفسير يروي في مروياتهم في مجال القصص استئناسا بناء على أ ن جانب من الوحي صحيح فيما في ماجورهم يكون بالشروط التي علمتها وهي أ ن يكونوا ممن نعيت ب ا ل ا ئ م ة في التفسير ك ع ك ر م ة و ق ت ا د ة وان كلهم ص ل ة بالصحابه م ع ر و ف ة فهذا أ ي ض ا يلحق ب ا ل م أ ج و ر عندهم الذي ي أ خ ذ به والبقيه ن ا عندي د خ ل و ا في رصيد ا ل م أ ت و ر وهو رصيد المفسر الذين سبقونا اضافات بن جرير إ ض ا ف ا ت بن ع ط ي ة إ ض ا ف ا ت الماوردي إ ض ا ف ه الزمخشري إ ض ا ف ا ت الطيبي إ ض ا ف ا ت الرازي ل إ ض ا ف ا ت هذه التي نعيش منها الفضل بك ي و اثنوا عليه تبقى أ ر ص د من سالف ا ل تفسيري و م أ ط و ر ما ش ي س م أ ط و ر ه ب ي ب ع ن ا المنقول ا ل منقول يعني هؤلاء ولكن من بنات افكارهم ومما ج ا ت به قرائحهم بالنظر وفق الضوابط ا ل م ع ر و ف ة منح خ د ه ا وده يدك لا تكن و محروما ثم يبقى إن شاء الله في الزوايا خبايا ومن ي د ر ي ف ل ا الله ان يفتح عليك وكنت أ ن ت في مستوى أ ن تضيف شرط شرطها ا أبدا و ل ل تزال إلى اليوم تنشر العلم فيها من ولا ذلك ت تنشر وتقرار دوجت ف فيها ا وبناء أخطاء س ي ويصحح ينمى إمة ومنع من من نعم وفي خلوصها وفي انتهائها و ب ل غ ة أ ب د ع نظم و أ ج ل وكيف لا وهي كلام الله جل ومن لها أ م ع ا ن في ا ل ت أ م ل بدله كل خفي ي ن وجلي ن من النظم إ ل ى متشابهه اللفظ وهو الخصوصي بعلم متشابه كده نعم ا ل ك ت ح ا ل ص و ر فواتح الصور هي من نوع النظم نطولوش ف و ا ت ح الصور و م ق ص ع ه هذه من باب كنا تصدير أ ي رد ا ل ع ج ا ز على الستر وهي في ا ل ق ر آ ن ن ا د ر ة وقد مثلنا لكم ي واحده قد فلح المؤمنون لا يفلح الكافر وهذا يعينك قلنا على ت ذ ب ر النطب ننظر إ ل ى صور أ خ ر ى صور ا ل م ت ج ا و ر ة في مطالعها وفواتحها عندنا في الفواتح, الفواتح المتساوقة في لأننا والفواتح مع المقاطع المتناظره ة التي ي ف ا كما تصدير قل سبحان الذي إ س ر ى بحمده الحمد لله الذي لله انزل علىها والكهف ر ة إ س بالتسبيح ر ا ا ء ملتتحة و مرتداء بالحمد وما ق ر ن شيء الى شيء ب أ ف ض ل مما ق ر ن ا ل تسبيحه ل ى الحمد سبحان الله وبحمده وتقدم السبح ت ي على الحمد تقدم السبب على, على نتيجته فلانه يسبح ليحمد لان ت س ب ي ح تخلي عن الضد والحمد وصف بالكمال المقصود ا ل ل ه حين يسبح ينزه وحين يوصف ح م د بالكمال الذي كان تسبحه ل أ ج ل ه فتقول سبحان الله لا والد له ولا ولد هذا ت س ب ح ولكن الله الصمد هذا حمد فالحمد يوصف بالكمال والتسبيح تنزيه الله عن ش ب ه والمثال ف ا ل ت س ب ح ه يعتمد النفي والحمد يعتمد الاثبات واضحه ايضا وبقي ان يقول واوجه ه ا ف ت ت ا ح سوره صاحبه التسبيح و ص و ر ة ا ل ك ا ف بالحمد تدبر قليل ويظهر لك الوجهه سبحان ن سبحان الذي فعل معجزة اسرى ل كأنه ع بنبيه فجاء مناسب فجاء إسراء سبحان الذي تشبيحه لقضية ر فعل الاسرى ا وهو م ع ج ز ة وهو قادر مسبح عن العجز أ ن يفعلها و أ ن يفعل مثلها لمن يفعل وضع أن ز إنزال الحمد بالكمال على الكمال بالكمال الكمال لله على على حمد المنزل سيء جامع للعلوم والبينات والايات هذه ا الى صراط الله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب فهذا حمد بالكمال على, كمال المنزل على نعمه كامله في ديوننا ما فيه رد ما في المقام مقام رد حتى يكون أ ن س ب التسبيح بالمقام وحمد وحمد لله الذي اختص نبيه وعبده و ص ل الله بانزال الكتاب عليه كيف مستقيما ك ا م ل ان ل ف ظ ن ا م س ا ع ن ا م س ا ع و ي و ن ل ه ويكون ل د ا م س ا ع ه ويكون ل د ي ا م س ا ه لدينا مساعده و ي و ن ل د ا مساعده و ي ر و غ لدينا م س ك و ن ل د ا م ع د ه و ا ك و ن ل د ن ع مساعده و ي ح و ف ي ن ه ا ي ة ن ه ا ي ة ا ل إ س ر ا ء و ق ك و ل د ي ن م د ل ل ه ا ل ذ ي ف ن ا س ب ه ذ ا م ن ا س ب ل ل ح م د ا ل ذ ي جل ق ل ا ل ح م د ل ل ه ف ق ا ل ا ل ح م د ل ل ه ا ل ذ ي ن ا م س ع د ه ويكون لدينا م س ا ب د ه ذ ا م ن ب ا ب ه حتى قال بعض العلم في, في نظم س و ر ة البينه مع ا ل ع ا ل ق ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق بعدها سوره ة يقول لك قبل م بعد ن سورة... القدر سورة ا اقرأ باسم المقرؤ ما、مذكور. اقرأ باسم ماذا بعدها انا انزلناه اقرأ المنزلة اقرأ المنزلة اقرأ ربك مذكور ربك انزلناه انا القرآن ليلة في、ريلتك. فكان فيه التخدير يعني هذا الوصل بين الفواتح فيما بينها وبين خواتم الصور ة و ف و ا ت ح غريب نعم وادبار إ د ب ر النجوم أو أدبار النجوم والنجم إ اتى أ امر الله نعم و ا ع ب د ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين حتى يأتيك وهو أ م ر الله لنا الموت انه اتى امر الله فلا تستعجلوا ه ا ل م ل ا ح ظ ة أ ن ك تتبع تناسبات المطالع في مبينه وتناسبات المطالع مع في خصوص كل صورة وتناسب ا ا ت ل مطالع الصور مع الصور م ق ا ع في خ ص ص ص كل و ة وتناسب مع ط ا ل صور مع خواتيم سوابقها أ ن س ا ق من النظم غ ا ي ة ثم ربى قائل يقول سيدي الفواتح الصور بالاستقراء لا ت ت ج ا و ز ع ش ر ق وفيها بيت ابن ابي ا ل أ ش ب ا ع المعروف قول أ ث ن ا ء على نفسه سبحانه بتبوت و الحمد والسلب لما استفتح ا ل ص و ر ة و ا ل أ م ر و ا ل س ر س والتعليل والقسم الدعاء حروف التهجير د ه ج ا س ف م معدودة عدا. الحمد كم خمسة ولا سبعة. خمسة الحمدات الخبر فواتي عدا ولا بتوبوت عشر سبعة وهي و تبارك ا ل ذ ولفض ا ت ب ك تبارك كتور من الحمد ألفاظ خيره وبالتالي ازداد حمده وجوز تبارك كذب كم سبعه الحامدات ثبوت الحمد سبعه خمس حامدات ب ا ل إ ف ص ا ح وجوز ا ل إ ل ح ا ق وثبوت السلب سبحان كم س ب ع ي لاحظوا العدد سبع الحامدات مع سبع المسبحات و ت س ب ع ه مع الحمد مقدمته ووجهه ا ل أ و ل ي تنادر رفيع س ت ة قل و الله احد قل أ ع و ذ بالرب فلا قل أ و ح ي إ ل ي ك س و ر ا ق ر أ سبح اجمع الشرط كم سبع إ ذ ا جاء ن س ر الله إ ذ ا وقعت ا ل و ا ق ع ة إ ذ ا جاء إ ذ ا ج ل ز ل ت ا ل أ ر ض زلزالها والتعليل واحد ل إ ل ا ف قريش و ه ذ ا في ه واحد لوصلته هو غريب قل من الاف إ ل ي قريش قل م ن ا قل فيل ا ر أ ي ت لهذا أ ل م تر كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أ ب ا ب ي لترميهم ب ح ج ا ر ة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول ل إ ل ا ف ي قريش ما شيء قريش ل ع ن ل ت أ م ي ن لتأمين الحرم ا و س ا ك ي ن هذا ل ر س ا ل ف ي ل ع ن عن حرم اذا ل ل جل ه وعلا إ ا ل و ص ل هنا واضح فيك زيد تابع والقسم عشره خمسة القسم عشر أو الدعاء القسم خ م س ة عشر والقسم هنا يدخل فيه كل صور ا ل م د و ء بالواو والصفات صفا والذريات ا ذروعا والعاجيات ضبحا والضحى والتين والزيتون وقال العلم يتتبع س غ ي ر القسم هذا وحده في ا ل ق ر آ ن ف ي موصيخهم لا ر أ ي ت ا ل ع ج ب قسم بالحيوان البهيم في ارقى أ الحيوان البهي وأرقى ف ا ك ه ة طبيه ة والتين والزيتون في واحد التين والزيتون و أ ق س م بالريح والذريات ا ذروا والحاملات وقرا في الجاريه و أ ق س م بالملاء ئ ا ل أ ع ل ى والصافات صفا والساجرات ا زرنا في التاليات ذكرا ا ل م ل ا ئ ك ة و أ ق س م ب ا ل إ ن س ا ن ووالد وما ولد في ثم و أ ق س م بالوان الزمن والفجر والعصر والليل والشمس ب آ ي ة الشمس كل أ ص ن ا ف الوجود أ ق س م ه ا بمراتب الوجود من نبات وجمد ا وحيوان ولكن الكمالات في كل جنس في كل نوع اقسمها بالكمال لان القسم تنويه من الله تنويه نحن مننا أن يكون من القسم ما القسم بغير الله من الله لمعنى قسمة قديس قسم تأسيس بغي بغير فهو وقد ي س و قسموا ا ل ت أ س ي س تأسيس لمعاني وهذا من حتى يحتاج إن ش الى ء ا ل ل ه إ كثير من من القول ل ي ب ا ن ة معانيه و أ ن ه قد يخرج من معنى ا ل ت أ ك ي د إ ل ى معنى الاستدلال هذا تركوه الله اسمه هذا الله به ونقحه شاء يستروا الكتاب إبراز الحكم القسم شاء ناعدكم يتعاون إبراز حتى صغير القرآن لكم الحكم أسلوب إن إن من منتدى من لي أسلوب القسم في أحد ثم ونقترح أ ن ينظر إ ل ي ه باعتباره من أ س ا ل ي ب الاستدلال لا من أ س اساليب ل التأكيد لأنه غالب ي يضعونه ب أن في ا ل ت أ ك ي د نعم عندنا أيضا الدعاء. الدعاء دخل فيهن يدخل فيهن نداء عشر صور. خمس نداء تابعا الدعاء الدعاء عشر دعاء على、نداء. دعاء خمس وخمس أمتهم التنذرة أيضا الله نداء وثلاثة فيها نداء ودعاء للإقبال ودعاء دخل يدخل ويل رسول على للصد لكل همزة صور وللمطففين تبت يداء بالاله ثلاثه دعاء على ا والباقين داء للاقبال على ا ثلاثه عشر ثم عروف التهجي تسع وعشرين وهذه لها اسرار عظيمه فائقه ولله في اعجب هذه المفردات غرائب من, من حرف واحد الى خمسه عروف ما تبنى عليه مباني ل غ ة الكتاب في الفاصل تحدي ت ق و ل ا ل ك ل م ة قي و ع ي وتعني أ م ر وتجيء ا ل ك ل م ة ك س ف ر جل وهي أ و س ع ه ا في أ ص ل ا ل أ ص و ل ك ل م ة ب ن ي ه على خمس أ ص و ل الكلام من ث ل ا ث ة خمسة إلى شوف من شوف ث ل الى ث ة إ خ م س ة لا تخرج عنها و ب ا ل إ ع ل ا ل تصل الى حرف واحد لأن قي أصلها قي وقايق يعني و ق ي ه فيكون هذا حدث من, من, من المثال و هو و لامه ف ب ق ي على حرف واحد أ ص و ل الكلام واختير من هذه ا ل أ ص و ل الكلام التسعه والعشرين جاءت تسعه وعشرين ص و ر ة مثل الحروف التسعه والعشرين كيف اتفقها كيف نبي عليه صلى الله وسلم واحدة ثانيا كيف اختير من هذه الحروف نصفها نصف ه ا نصف ا ل أ ج ن ا س كلها أ خ ذ من من ا ل ش د ي د ة نصفها ومن ا ل م ج ه و ر ة نصفها ومن ا ل م ه م و ف ه ا و م نصفها الدذقية ن ومن الصفيريه ة ن ص ف ا م نصفها من كل ل أجناس ا ا ت سبعة حصر أخذ م ن نصفها معنى في أهل المتقابلة قال أهل العلم في معنى أ ن الله تبارك وتعالى وهي نصف حروف المعجم سعد وعشرين صوره في اربعه عشر قال وترك ا ل أ خ ر ى نصفا للذي يريد ان يتحدى حتى لا يقول أ ك م ل ت كل ا ل أ ح ر و ف فمدى بقيلنا باقي لك ح ر ونخوض ف ي باقي ن ء و ض ة محتوى ف ل ذ ل ك الأجاز القرآني ا ل جهة ت حروف د ي فيك م س ن ن م ك ا تحدي ت م س م ر للعالمين في مضامين الكتاب في علمه و أ ن ب ا ء غيبه إ ش ا ر ة ا ل ع ل م ي ة و أ ن ب ا ء الغيب فيه وتحدي ولو ت ح د ي و ترزم ب أ ي لسان لضل هذا الجانب فيه للتحدي صالح للتحدي وجانبان يتحدى ب م ا اهل اللسان ه ذ ا مستمر ل ا ز ا ل فينا اللغويون مثقفون وفينا أ ح ي ا ن ا اشياء و ن ا س ي ن ي لسو ا على سبيل وهم من أ ه ل ا ل ل غ ة والبيان اختفاء تعال قال ذات يوم الرجل تحرك في نفسه وقد بلغ م ن أ ن يكتب فاغلق عليه بيت فوق ليتدبر لي ي لي ل ي ب د أ في صنع ق ر آ ن يوازي القران ن يقول الذين نقلوا عنه ت ص م ر القلم في يده ي و ت ص م ر هنا اسمارا من الليل من دون نوم الى أ ن س أ ل من ي ن ق د ه ويزيل هذه ا ل ف ك ر ة فكره ة المعارضة ما. متى ما كتب القول في غاية ما القول السم دلو متى وضع كتب تحدك في ذ الاعظم ا ع ز ل ل ك ا م ثم قال ب ض يلبت يتحدى الأدب القدرة فكان أن إلى ودع وعاجز قطاع هذا فكان ما أن هم ننتهى دعنا من الذين ن ا ك ويعرضون ا ف الجاهلية يقول يتحدون و ق ر آ ن ه م على الناس فقصه مسيلمه ا ل ك ت ا ب والسجاح والاسعداء وما عرضوه من الوان القول التي بداها زين حتى عن مستوى ما يقولونه عاده أه يضيف هياجه ج <تصفيق> <الدفتح> ه <anders> <شاة> على الضفدع الذي ي ا على الضفدع فوجد خضوعا وقال آ خ ر عندي ص و ر ة قال ستي والخابزات خبزا والطاحنات طحنا قال فقال هداني كاني أ ن ي ه ذ صديق رفعي ك أ ب ق ر آ ن مسيلمه نزل على بطنه ا ل ق ر آ ن محمد نزل على ق ل ب ي و إ ذ ا نزل على بطنه ا ق ر آ ن ا ن ا ن ي ن بقي لنا ان شاء الله بعض الكلام البسيط عن م ت ش ا ب ه اللفظي وندخل إ ل ى محور ا ل إ ع ج ا ز نقف على مسائل م ع ي ن ة م ن ثم شيء يسير طلبه بعض الناس وهو ق ض ي ة ت ف س ي ر المسند نقرا من آ خ ر ن ختم به سيدنا ا ل ص ت ي ح وسيدنا ب ك ا ل ن ب ي في القرآن ح وسيدنا و كتابه ناخذ تلك نماذج ع و ل م ل ه ل ي سته او ا م ن ع من أن يكون من الصحابة يجدون كلام ا ي ك م ل و ن ب ه ذ ه ا ل أ ش ي ا ء ما فيه ليس في شيء اللهم ان لن تكون من قسم ا ل أ ح ك ا م التي ذكر فيه المجمل ك أ ق ي م ا ل ص ل ا ة فبينها ب ا ل ص ف ة وبينها بالفعل فهذه الاحكام اللهم ق س م ن ا م خ ش ي ت ك ما تهر بنا وبنا معصيتك وصاحتك ما تولونا به جنتك و م اليقين ما تهون ب ه ن ا مصائب الدنيا و م ت ح ن اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابد ما ا ق ي ت ن ا واجعل الوارث منا و ج ع ل ث ر ن ا على من ظلمنا و ص ن ع ل ى من عدد اللهم اصلح لنا ز ي ن ن ا الذي هو ع ص م ت أ م ر ن ا و ص ل ح لنا دنيا التي فيها معاشونا واصلح لنا اخره التي لها معادنا واجعل ح ي ا ه ز ي ا د ة لنا في كل خير واجعل الموت ر ا ح ة لنا من كل شر اللهم إ ن ا ن س أ ل ك رحمه م ا عندك ت د ي بها قلوبنا وتلوم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم لا تهنا من لا ل ف ر ت الا واختم يا يا ربنا يا ربنا اللهم لا تهنا من ي ل ك ر ت الا اللهم لا تهنا من ظلمات ا ر ن ا وشرح ص د و ر ن ا م ا ظ ل م ا ة ا ل ص ا ل ح ل ع م لا ن يا ر ب ن ا ي ا ر ب ن ا اللهم لا تهنا من ظلمات ن ل ا ا ل ل ه ل ن ا و من إ ل م ا ت الا اللهم ن ا تهنا من ظلمات ح ب وترضى اللهم ص لا ح تهنا و ن ظلمات الا اللهم لا تهنا من ي ن ب م ا خ ت م ت ب اللهم لا تهنا ل خ ظ ا م ا ت الا اللهم لا ئ ك آ م ي ن آ م ي ن الا ا ل ل ه